الله رحمة الله وحمده الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحبشة. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وابو موسى. فأتوا النجاشية. أليس عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس علينا في إثلامنا فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة فأتى عمر بن الخطاب وأنا على بعيري وأنا أريد أن أتوجه يعني أتوجه فأخذ وجهتي يعني من الوجهة يعني أبدأ المسير. فقال أين أم عبد الله يعني بأمة كده محمد عارف ليه ها ام اعربها اين ام عبد الله اعرب ها ها نعم منادى المنادى حكمه ايه الاعرابي طبعا ها منصوب ليه منادى مضاف لمنصوب أين هو بيقول شي بيسأل فيبقى أم ديت مثلا خبر أين أم عبد الله يعني بيسأل حد تاني لا هي المخاطب نفس يعني أين تذهبين يا أم عبد الله يعني الى اين انت ذاهبة ام عبد الله ويوم تقوم الساعة وادخلوا قال فرعون اشد العذاب انا رفت القراءة دي وفي قراءة تانية في الانعام والله ربنا ما كنا مشركين ماشي برضو ايه حف كراءة برضو فقلت اذيتمونا في ديننا فنذهب في ارض الله حيث لا نؤذى فقال صحبكم الله مين الله صحبكم الله سيدنا عمر استغربت قوي. يعني بدأ يرئي كده فالظاهر ان بدأ يراوده معاني الامام فرق لهم وكان طبعا سيدنا عمر شديد جدا فكان لما يؤذي يؤذي بشدة ثم ذهب فجاء زوجي عامر ابن ربيعة فاخبرته بما رأيت من رقات عمر فقال ترجيم أن يسلم يعرف ترجيم كده خبر مبتدأ محزوف ده سؤال هو مش خبر مش اسلوب خبري اسلوب انشائي استفهامي، يعني اه ترضينا ان يسلم وهنا استفهام بحذف اداة الاستفهام زي ايه قلنا زيها في القرآن ها؟ تقولوه ده استفهم، ها؟ في صورة، ها؟ دي في الأنفالة ظن، ولا إيه؟ تريدون عرض الدنيا، والله يريدوا الآخر. تريدون عرض الدنيا في الأنفالة. تهديك خمسة جنيه بس انت ايه النساء ايه بقى احنا قلنا انها فيها سؤال احنا قلنا كده ولا انت على الانفال الانفال نفسنا عليها انها تيجي سؤال تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة ربنا يريد الاخرة انتوا تريدوا عرض الدنيا يعني اتريدونا يعني يستاهل ولا ما يستاهلش بس بيقين يعني معناه يبدأ يخرف بقى بنقول عليه بس مفيش 5 ها نصيبه نصيبه يلا اتفضل اهو هذا الموظف من زمان او جي بدري او الحمده ده يبقى معانا السنة اولى ولا ايه ها يعني عشان ما يبدي عليه بقى لو غاب او تأخر او كده ولا لسه اصغنر قديم ده تأخر ليه عمر تأخرتش ازاي؟ جت قابلي؟ ايه المال الكبير فين؟ تقافر؟ السفر ينفعه احنا هنعمل قانون بقى ونضيح نفسنا احنا هنوعد موت نفسنا ليه؟ نعمل قانون احنا قد ايه هنا كم ساعة؟ عشر ساعات في الدرس ولا خمسة أربعة طيب خلاص الدقيقة بجنيه يبقى اللي يغيب لأربع ساعات يبقى عليه 240 جنيه 240 جنيه 239 جنيه جيه لو جيه في آخر دقيقة أما لو غاب خالص وما جاش خالص يبقى الضيعفة بقى ولا ايه رأيكم نعمل اول ساعتين بجنيه وثاني ساعتين باثنين بجنيه دقيقة ساعة نلعب خلاص كبرته ترضينا ان يسلم يسلم طبعا هنا ترضين دي تسمى ايه اللفظ دا يسمى ايه في الصرف والنحو جميعا ها من الافعال الخمسه مش كده و حكم الافعال الخمسه ايه طونسابوي طونسابوي توجدهم مال تجرب ايه تجرف شاط كود غنيه ومش معقول كل واحد 10 جنيه تقلبوا ايه يا ان مسلم والله لا يسلم لا يسلم والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب طب حمار الخطاب مسلم ولا مش مسلم ها يعني دلوقتي المسألة الفقهية عليه كفرت يمين ولا لا لانه اسلم سيدنا عمر مش اسلم هو كده بيحلف انه مش يسلم، كأنه يحيل على محال يعني الحمار ملوش عقل فلا يسلم الحمار يعني معناه إنه لا يمكن يسلم بقى اللي ب يؤذي وقاسي كده القسوة دي يسلم اه يبقى عليك فرت منه لا عشان نقوله ان كان كده يلحق يقرر ربي الله عنه طبعا عليك فرت منه من حديث أم سلمة حديث أم سلمة ابنة يا أبي أمية ابن المغيرة ابنة تحذف فيها الألف كابن ها أيها تحذف في الكتابة لا أظنها تحذف رجع هلما أظن ابن بس إنما ابن لا إنما هو حذف الألف هنا على كل حاجة من حديث أم أم سلامتة ابنة أبي أمية بن المويره رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلنا أرض الحبشة جاور جاورنا بها خير جار النجاشي أم أمينا على ديننا أو أممنا على ديننا؟ أمن بنفسه وأمنا غيره أمنا على ديننا وعبدنا الله وحده لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا اعتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين يعني قويين وأن يهدوا النجاشية هدايا مما يستطرف من متاع مكة وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم والأدمة مش عارف طبعا الجلد يعني يمكن الأدم أو الأدم اللي هي الجلود يعني فجمعوا له أدما كثيرا أو أدما كثيرا ومن يتركوا من بطارقته بطريقة إلا أهدوا له هدية وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الذين كفروا الى جهنم ما يحشروا البطريق اللي هو ايه بقى البطريق اللي هو من قواد الجيش جيش الكنيسة يعني عند الرومان ودلوقتي بقى يعني بيسموهم اللي ليه منصب كبير بيسموه بطريقة أو حاجة ذا كده إلا أهدوا له هدية وبعتوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي نقوا رجلين يعني جلدين قويين يعني الجلد يعني الجلد القوي عمر بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعة وامروا هما امرهم وقالوا لهما ادفعوا الى كل بطريق هديته قبل ان تكلموا النجاشية فيهم ليه بقى ليه يدفعوا قبل ما يروحوا للنجاش ها ها علشان لما النجاش يستشرهم او تاوي هم يؤذوه على أذى هؤلاء ويفعلون ما يطلبه القرشيون أو القرشيان بقى لأن كانوا اثنين ولكن طبعا ممكن نقول القراشيون لأن كل واحد منهم بفرقة سيدنا عمرو بن العص واحد ولا كتير واحد ولا كتير نسحب من منك الجايزة سيدنا عمرو طبعا من كتير شوح وبرضو عبد الله ابن ابي ربيع ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سألوا ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم اسألوه ان يسلمهم اليكم قبل ان يكلمهم ولولو ما تكلمهم سيسلمهم لنا على طول لو كلمهم هاي ايه هيقنعوه اللي هم المسلمين يعني قالت مين اللي قالت مين اللي قالت يا محمد يا عبد الرحمن امان انت ايه مش معنا ام سلمة رضي الله عنه ام المؤمنين مركز معانا علشان ما تضيعوش نفسكو تضيعوه دين الناس قالت فخرج مين اللي خرج مين اللي خرج يا احمد محمد عبد الرحمن و ها وماهر ماهر ابن العار مين لا انتم مش معنا ولا ايه قلنا مين الرجلين الجلدان سيدنا ها عمرو ابن العصم كانتش اسلم لس هو ايه وعبد الله بن ابي ربيعة قالت ام سلم اللي بتحكي القصة فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار بخير دار وعند خير جار فلم يبقى من بطارق بطارقته بطريق, بطريق بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء ضوى يعني إيه لجأ يعني لجأ أحد بيقول حاجة هاوة, هاوة لجأ. اه يعني ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء طيب ضوى منا إلى بلد الملك أو بلد الملك على حسب ما فيش تشكيل هنا يظهر إلى بلد الملك مثلا جاشي أو بلدكم وحال ده كده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 فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم يعني أعلى بهم عينا من قول دول أبصر بيهم يعني بصرهم بيهم معرفتهم بهم يعني البصر بمعنى المعرفة هنا مش كده فقالوا أعلى عينا يا حمزة يعني أنت أعلى عينا بالفقه أم مثلا الشافعي ها الشافعي والله مش عارف اقول <تصفيق> يعني من اللي ابصر بالفق طيب من اعلى عينا بالحديث احمد ام الشافعي ها أه؟, اه لا الشافعي الحديث له وجهين معرفة الحديث يعني رواية ودراية ولكن الدراية ده طبعا الإمام أحمد ولكن بقى معرفة المتون والفقه المستخرج منها ومعانيها الشافعي طبعا ولكن الإمام أحمد كان أحفظ وكان أدره وأجمع وأوعى أوعى من الوعاء الذي جمع فأوعى يعني تحفظ حافظ القرآن ولا ربنا اللي حافظه جعلت نفسك الله يند ربنا اللي حافظه أنت تعي القرآن يبقى إيه كأنك أدخلت القرآن في قلبك يعني فصار بلغة الناس تحفظه ولكن أنت إيه تعيه ولا تحفظه الله يحفظه العلم اللي أنا بقوله ده اسمه علم اللغة يعني كل لفظ معناها ايه تفرق بين الألفاظ طبعا بتقول زي العوام وخلاص معرفت يعني معنى ضوى معنى يحفظ معنى يعي دي علم اللغة طبعا ما كنتش مش اللغة يعني ده هو علم من علوم العربية يعني احد علوم العربية مش علم اللغة يعني علم اللغة العربية ككل لا احد علوم العربية اللي هم 12 علم ماشي ساعة يقولوا اللغات علم اللغات ماشي يعني ما نراش حالي يبقى اعلى بهم عينا يعني ايه ماهر يعني ابسك ابسك وقلنا اعلى بهم هنا اعلى بهم بهم يعني مش بسببهم لا يعني اعلم بهم ابصروا بهم فاعلى عينا يعني ابصر بهم من يقول هم اعلى بهم اذنا يعني اسمع بهم طيب واعلمهم فان قومهم اعلى يعني اعلى كده اعرب يا محمد كده اعلى ها ها فان قومهم اعلى بهم عينا ها خبر ايه ايه اللي خبر ها مش عارف ليه انتون مرة تاخدوش نحن خبر انه إن... فان قومهم مش عارفين انه اخواتك انه تنصيبوا الاسم وترفعوا الايه الخبرة او ثبت الخبرة مرفوعة يبقى ثابتوا مرفوعة زي ما هو او ترفعوا مجرىش حاجة في المهم في النهاية ان يبقى مرفوع. طيب يا ارب اعلى بناء على هذا يا حماده ها وبر ماله وبر بيبقى ماله قول يا فتح مرفوع ايوه مرفوع بايه مرفوع بايه بنقول يرفع بعامل الاعراب ونقول علامة الاعراب كذا لما أقول مرفوع بايه يعني بقى أنا بسأل عن العامل يعني ايه اللي أثر عليه خلاه مرفوع مرفوع بإن بقى أو بالخبرية لو قلنا إن عاملة في الخبر يبقى مرفوع بيها ولو قلنا إن, إن تعمل في الاسم وتترك الخبر على حاله يبقى مرفوع بالخبرية فيبقى مرفوع بإن وعلامة رفعه هه ضمات مقدرة على الاخير منع من ظهورها ايه انوار التعذر لكون الالف لا يظهر عليه الحركات اعلى اخيرها الالف مش مهمة مكتوبة ايه مهمة منطوقة ايه الالف تعرف تضطله ضمه او كثرة انه ممكن تضطله فتحه مش كده يا ابراهيم إيه؟, ايه ليه لما قلت بفتحة يفهم ان فيها لعبة اه طبعا ولا الفتح الالف ما يقبلش اي حركات الالف ساكن كده على طول متقول قا لا الالف دي تعرف تخيل تحط لها فتحة كمان قا بقا ولا تبع ايه دي مفيش ما تقبلش الحركات الالف فقالوا لهما نعم مين اللي قالوا نعم يا محمد عبد الرحمن برضو مفيش فايد مين اللي قالوا لهما نعم قول ما يتكافش ايها البطارقة مزبوط فتح الله عليك الولد منتبه بس تعملوا اشياء عن نص فقالوا لهما نعم يعني نعم يعني ايه ثم سألوهم عن حاجة عشان يجاوبوا بنعم نعم كلمة تدل اما على الايجاب او الاستجابة يعني تصديق الايه الايجابة بالايجاب مش بالسلب يعني بالاسبات مش بالنفي اذا كان سؤال عن خبر يعني هل جاء نقوله نعم يعني نعم جاء او الاستجابة اذا كان الانشاء هنا ما هوش استفهام كان ايه طلبي الانشاء طلبي هنا اذا كان طلبي فقال نعم يعني استجابته ماشي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله نعم يعني ايه مش شيء واخذنا ان نسينا واخطأ فرفع عنا اسم الخطأ والنسيان استجاب بنا ولا تحمل علينا قصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم وفي رواية قال قد فعلت يعني استجاب فقالوا لهما نعم يعني وفئنا على هذا ثم قربوا هداياهم الى النجاشي مين اللي قربوا؟ لا جا خلاها جامعه هنا ما قالش قربا ليه بقى؟ ها؟ حضرتك رضوان؟ هو طلع قوموا الواداني دي احتمال يعني الخدام الرسل البطارقه يعني مهم ايه الهدايا بتاعه النجاشي راحت فقبلها منهم ثم كلماه فقالوا له ايها الملك قد صبى الى بلدك منا غلمان سفهاء وطبعا هم مش غلمان انما يعني بيصغروهم بيصغروهم احتقار شوية عيال كذا مش كده الشيخ خاني ما بيبقى قاعد في الموقع وبعدين يقول على العمال العيال راحوا عملوا شغل العيال يعني امال ان هم طبعا هو بقى الايه الكوماند المهم بتاع الموقع فهيبقى ايه يقول على الايه ده ماشي عندنا في الكار يعني الصناعية وتعال نقول العيال والعيال دول مثلا ممكن يبقوا عواجيز يعني انما على اعتبار يعني الايه المهندس بيبقى كبير الموقع يمكن مال هدومه طبعا تمام وصغيرين في السن كما لسه صغيرين طبعا ايامها اللي هم سافروا دول فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انت وقد وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه لا تفضل, تفضل. لسه كثير بيقولوا لسه خمس دقايق، دقيقة طيب كتير ايه بقى بها لو تكلفها التعذر ضابط التعذر هو ما لو تكلف المتكلم الاتيان بالمتعذر لم يستطع أما الثقل فهو لو تكلف المتكلم الاتيان بالثقيل لأتى به على مع مشق فالثقل كقولنا جاء القاضي وغلام، فلك يمكنك أن تقول جاء القاضي وغلام، بس فيها إيه سقلم ولكن ممكن تنطق به القاضي ممكن تنطق به، فتقففها العرب للثقل قل جاء القاضي بالسكون كده. لمنع من ظهور حركة الفاعل هنا ايه اللي هي الضمة السقة ولذلك لو رأيت القاضية ما يحذفوش الفتحة لانها كفيفة ولا ثقيلة كفيفة ايه ولذلك ما حذفوها ايه انما الضمة والكثرة القاضية تقيلة اوي والقاضية تقيلة شوية مش اوي فحزفوهم الاثنين دول اما الفتحة سهلة على القاضية فابقواها طيب نرجع تاني الكلام عبد الله بن ابي ربيع وعمر بن العاص النجاشي فقالت بطارقة بطارقة النجاشية يعني حوله صدقوا ايها الملك قومهم اعلى بهم عينا هنا في نططين بطارقته لو أنت عندك إنها، فطبعاً مأثون بتشيلهم لأن ده هاء الضمير تخش نقطتي. صدقوا أيها الملك المفروض تيجي فصلة لأن قومهم أعلى بهم عينا دي جملة تانية. صدقوا أيها الملك جملة، وبعدين قومهم أعلموا أعلى بهم عينا جملة تانية، وأعلموا بما عابوا عليه. فأسلمهم إليهم ليردوهم إلى بلادهم وقومهم فغضب النجاشي وقال نقول رضي الله عنه لما نقوله ها الن النجاشي نقول وأرضي الله عنه كان مسلم أسلم والنبي صلى عليه صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم فغضب النجاشي رضي الله عنه وقال لا هيم الله إذ لا أسلمهم إليهما ولا أكاد لا هيم الله دي يعني قسم إنه ما يسلمهمش كده من نفسه إلا ما يجيبهم ويسألهم ويشوف مش على طول تجي تكلموني عايزين أديهم لكم قبل ما أكلمهم لا طبعا يعني ده مش, مش كلام يتقال لملك عاقل فاهم اللي قبل ما تكلمهم بدهم لنا على طول وده معقول ولا قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فاسألهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحتسبوا جوارهم ما جاوروني يعني طول ما هم مجوروني يعني إذا كان هم أساءوا إلى قومهم وسفهوهم كده وبتع أسلمهم إنما لو غير كده قالت أم مسلم ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا فقالوا بعضهم لبعض فقالوا بعضهم لبعض يعرف بعضه ها نعم بدل بدل من ايه من هو الجماعة كم حق وقال فقال بعضهم لبعض فقالوا بعضهم لبعض ماشي يعني تبقى بدل مش تبقى ما تبقاش فاعل بقى. فقالوا بعضهم لبعض وطبعا فاعل على لغة اخرى ما تقولون في الرجل اذا جئتموه يعني هتقولوا ايه للنجاش لما تروحوا له قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرن به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن هنقول اللي احنا عارفين وقول للنبي أمر نبي يعني الصدق والصراح وقول لي يحصل اي يعني فلما جاءوه وقد دع النجاشي أثاقفته الأثاقف جمع أسقف اللي هم العلماء بتوع النصارى اللي بيقيموا لهم دينهم يعني امتهم يعني ومشيخهم فنشروا مصاحفهم حوله الاسقفة جابوا المصاحف بتاعتهم يعني الصحف اللي فيها الإيه الانجيل وما انزل اليهم يعني طبعا لم يحفظ ولكن جابوا اللي عندهم يعني فألهم فقال ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم قالت وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال أيها الملك طبعا سيدنا جعفر أخ مين ها؟ أخو سيدنا علي مجعفر ابن أبي طالب يعني يقرب إيه للنبي صلى الله عليه وسلم ها ابن عمه ابن عمه وطبعا أنتوا عارفين أنه قريش أفضل أفضل ولديه آدم نفسا ومعدنا وطبعا أفضلهم مين ها؟ طبعا أفضلهم هاشم وأفضل هاشم طبعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فجعفر طبعا حاجة فقمة وضخمة جدا وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا جعفر كلم قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهليه جهل وعناية ما فيش استنارة ما فيش عقل أهل جاهليه نعبد الأصمام بعدها مش من الجاهليه هولها في حد يعبد الأصمام يبقى موك ضارب ولا مش ضارب ونأكل الميتة مع ما فيها من السوء والأذى والمرض ونأتي الفواحش يعني ما عظم من الإثم ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه لما نعرف صدقه يبقى ما يكذبش وأمانته يبقى ما يخنش وعفافه يبقى ما يطمعش وهو ممكن بيقول علشان طمعان في حاجة ولذلك عرضوا عليه لو عاوز الملك نديلك الملك علينا لو عاوز المال لأنه يخليك أغنى واحد فينا ونعطيك المال ولكنه كان عفيف عن هذا كله ونسبه يعني نعرفه شرفه ما هوش حقير عاوز يرتفع يبتغي الشرف حرص المرء على الشرف يضيع نفسه مش كده ما زئبان جائعان أرسل في غنم قوم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه يعني ده افسد لدينه حرصه على المال او حرصه على الشرف انه يبقى علي في الناس كده ويتفخر ويبقى ليه مركز وليه آه هذا يضيع دينه ويفسد دينه افسادا اشد من افساد ذئبين اثنين مع بعض جائعين ارسله في غنم قوم الذئب الواحد اذا دخل في قوم في غنم قوم يفسدها يعود يرض فيها فإن كان جائع يبقى الفساد إيه أشد لما يجي زئبين مع بعض يشتد الفساد بإيه من وجهين الوجه الأول إنه هيبقى يتضاعف الفساد ده زئبه ده زئبه. الوجه الثاني إن إيه أحدهم يقوي آخر يشجعه فيبقى إذا كان الزئب الواحد بيفسد مثلا عشر غنمات الزئبين ما يفسدوش عشرين نفسده أكثر نشجعه بعضه وقوه بعضه والخفرة زيادة وكده سنعرف نسبه شريفا أشرف الناس نسبا صلى الله عليه وسلم وعفافه قلناها وصدقه وأمانته فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث النجاشي طبعا واللمعاه كانوا نصارى فكانوا طبعا تركوا من بدري عبادة الأوثان والحجارة ويعلمون أنها لا تضر ولا تنفع. طيب يبقى هو أمرنا بالتوحيد وعبادة الله دخل الوقت آه يتفل Thank you. الحمد لله وصلاة والسلام ورسول الله سيدنا جعفر بن أبي طالب يكلم النجاشية عن السبب الذي جاء بهم إلى هذه الأرض وعما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به فقال ودعانا الى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونقلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوسان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المخصنة المخصنة معناها العفيف تأتي بمعنى المتزوجة وتأتي بمعنى العفيفة يعني التي لم تزن من قبل فالعفيفة لا يجوز قذفها ولا التكلم في عرضها بشيء منما اللي ثبت عليها الزنا فقالوا هي زنت بقى ده مش قذفع وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صيب يعني لما يجي نبي ويأمر الناس بالأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء وينهاهم عن الفواحش والزور والظلم والقذف فهذا ينبغي عن يطاع لأنه إنما يأمر بالعدل والإحسان وإتاءة القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر يعني كل أمر قبيح والبغل الظلم والتجاوز فيبقى هنا يتبعوه ولا ما يتبعوهوش يعني طاعة ربنا سبحانه وتعالى اللي هي تتمثل في طاعة رسوله وما جاء به ان كانت فقط من اجل ما يأمر به فهي كافية يعني لان ما يأمر به هو العدل والاحسان هو ما كل ما ينفع يأمرهم بالمعروف يعني كل امر حسن وينهاهم عن المنكر يعني كل امر قبيح ويحل لهم الطيبات يعني كل كل شيء طيب كل مأكل ما طيب وكل مفعول طيب ويحرم عليهم الخبائس يعني كل امر وفعل واكل وشرب ضار قالت مسلمة رضي الله عنها وكانت معهم فعدد عليه امور الاسلام يعني ذكر له بقية أمور الإسلام سيدنا جعفر ذكر من نجاشي فقال جعفر رضي الله عنه فصدقناه بكم الكلامه يعني لما أمرنا بكذا وكذا وكذا وأخبرنا بكذا وكذا قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدى علينا قومنا عدا يعني من الاعتداء فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا يعني ايه فتنونا؟ الفتنه الفتنة هي ها نعم الفتنه اللي هي معناها الا ان هم يعذبوهم بالنار او يحرقوهم حتى يخرجوا منهم ما يريدونه من الكفر فتنون عن ديننا بالترغيب أحياناً وبالترهيب أحياناً وبالتعذيب أحياناً وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل نترك عبادة ربنا سبحانه وتعالى ونعبد الحجارة والعجوة والحقد وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائس فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحال بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك ليه اختاروا النجاشي بالذات على من سواه ها لان النبي امرهم بذلك صلى الله عليه وسلم وبين سبب الامر بذلك بانه قال عن عن سيدنا النجاشي انه لا يظلم الناس عنده يعني ملك عادل ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك قالت فقال النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء معك حاجة مما جاء به نبيكم عن الله يعني نسبرا عن الله قال الله عن النبي وآله قالت فقال له جعفر نعم قالت فقال له النجاشي فقرأه فقرأ عليه صدرا يعني جزءا من أول من كاف ها يا عين صاد اللي هي سورة مريم عليها السلام وطبعا لعله اختار سورة مريم لان فيها ام نصارى فيه ذكر مريم عليها السلام وابنها قالت فبكى النجاشي حتى اخضل لحيته يعني بل, بل لحيته اخضل يعني بلها بس اتملق ميا شوية وبكت أثاقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم علموا أن هذا هو الحق وأن هذا ما بشرهم به نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام وذكره بشأن نبيهم وأمه الشريفة مريم البتول وفيه التوحيد ليس فيه التسليس ولا التنجيس الذي قال به فساقهم وانعاذ بالله ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة المشكاة طبعا تعرفين أن نقول عليها الايه؟ ها؟ لا المشكاة الطاقة الفلاحين يقولوا الطاقة الطاقة تبقى حاجة في الحيط كده مجوفة او فتحة يحطوا فيها المصباح يقوم المصباح الطاقة دي تحفظه من الهوى يعني وتعكس الضوء وتحفظ المصباح نفسه يعني يتلطش كده ولا كده يعني اقادي المشكاء او هو الثقب اللي يخرج منه النور ثقب في الحائط على كل حال يخرج منهم انطلق قال لهم اذهبوا روحه فوالله لا اسلمهم اليكم ولا اكاد يعني مفيش تردد في المسألة مش ممكن قالت ام سلمة فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا أعيبهم عنده بما أستأصل به خضراءهم يستأصل خضراءهم يعني معظمهم وجماعتهم لأنه إذا أتي على الأخضر عند الناس لم يبق لهم ما يأكلونهم وبهائمهم فيموتوا فهمته؟ ليجع الأخضاء يعني فيش زرع مفيش فيبقى ده معناه أنه هم يموتوا معجوعا هم وبهائنه وطبعا كان سيدنا عمرو بن العاس كان زي ما سموه داهية العرب يعني كان ذكي جدا وماكر جدا ولكنه طبعا كان قبل الإسلام فلما أسلم جعل ذلك في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه النبي وآله ولكن قبل كده كان يحارب المؤمنين فقال له عبد الله بن أبي ربيعه وكان أتقى رجلين فينا يعني كان بحفظ شوية عليهم لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا يعني قال برضو هم أريبنا ولهم أرحم فينا معا ولو كانوا مخالفيننا إنما من ايه من من يفتين شيء النجاش عليهم يقول له بقى طبعا ده بيشتموك ده بيقولوا عليك ده كذابين ده كذا يفضل وراء لحد ما ايه يهيج عليهم ويغضب عليهم ويقتلهم قال والله لا اخبرننه انهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عليه السلام عبد طبعا مهما بلغ سيدنا عمرو بن العاص من الزكاء والفتنة وكذا ولكنه يحارب اليوم من يحارب الله فلا ينتصر أبدا لألذي جاء به موسى لأنه هم يعني نفس واحد سيدنا موسى سيدنا عيسى من بني اسرائيل الاثنين اسرائيل له سيدنا يعقوب يعني وهم ليهم جمع بين الكتابين وكأنه يجمع يعني هذا اللي جاء به موسى وعيسى اللي هم احنا مؤمنين بي يعني الله اعلم قالت ثم غدا عليه فقال يعني رحلوا في الغداء الصبح يعني فأو ذهب إليه فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه قالت ولم يزل بنا ولم ينزل بنا مثلها وما هذا القول يعني اخبروه عن سيدنا محمد ولم يكلموه على سيدنا عيسى وطبعا المصار يقولون هو الرب او هو ابن الرب او هو جزء الرب يبقى ايه بعض بعضهم او كلهم قال هو ابن الرب بنون قال هو الرب لقد كفر الذين قالوا ها الله هو المسيح ابن مريم هذه فرقه الفرقه الثانيه قالوا ابن الرب وقالت الايه اليهود عزيز ابن الله وقالت الايه النصارى المسيح ابن الله والثالثين قالوا لا الرب تلت اجزاء والعاذ بالله من قوله الاب والابن والروح القدس بس ان جبريل كلهم على بعض كده اله واحد يقولوا كده وربنا قال في يومنا قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث وثلاث وما من اله إلا إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمثلن الذين كفروا منهم عذاب أليم فأرسل إليهم يسألهم عنه يعني عن سيدنا عيسى عليه السلام قالت ولم ينزل بنا مثلها يعني بقت مشكلة هنأله الله أعلم يحصل واجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ما تقولون في عيسى بن مريم فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها إلى مريم العذراء البتول فإذا العذراء بتول لم تمث ولا زوبة الرب نسأل الله العافية من هذا القول العظيم بل هي العذراء البتول وهو روح ألقاها الله عز وجل في جوف مريم يعني سيدنا جبريل جه ونفقها في وليه ربنا خلى الروح دي بالذات منسوبة إليه أمرين الأمر الأول التشريف والتعظيم لأنه سيدنا عيسى من أشرف عباد الله بل من أشرف الأنبياء كمان الحاجة التانية أنه لا ينسب إلى والد لأنه إيه سيدنا جبريل نفخ الروح في سيدنا مريم على طول بقى ليه أم ملوش أب ملوش أب فتعظيم الروح هذه تعظيم وكلمته لأنه قال كن فكان مفيش لأب وأم ولا جماع ولا الحاجات دي وخلص بمجرد الكلمة من غير سبب السبب المعتاد عند الناس وهو التقاء الزوج والزوجة يعني يبقى هو عبد الله ورسوله وروحه عرفنا يعني ايه روحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول قال فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال تناخرت يعني ايه ما الواحد يتكلم بغضب كده نقول بيزمدر من الغضب او ينخر من الغضب يعني ايه ده اللي بتعمل كده يعني غضبه قوي اللي ايه البطارقة وكانوا لسه على دين ال ايه الكفر وهو تأليه سيدنا عيسى عليه السلام فالنجاشي طبعا اسلم انتم عارفين وان النبي صلى عليه بعد موته ولكنه كتم اسلامه لان هم كانوا قوم يصرون على الكفر فارتقى ان لو اعلم اسلامه يبقى فيه مشكلة وممكن يقتلوه او نحو فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال وإن خرتم والله زمجروا ما زمجروا اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم الآمنون يعني أنتم آمنون بأرضي من سبكم غرم يغرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ما أحب ما أحب أن لي دبرا ذهبا يعني جبل الدبر عندهم الذهب الجبل وإني آذيت رجلا منكم يعني ما أحب اني يكون لي ان انا اؤذي رجل منكم ويبقى عندي مقابل هذا جبل من الذهب ما يحبش كده يعني لا يؤذيهم ولو كان هينال جبل جبل من الذهب بسبب هذا الاذب والدبر بلسان الحبشة الجبل يعني مش متشكلة مش عارف دبر ولا دبره ولا ايه دبر اي حاجة لا برمك ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ فيه الرشوة ربنا ما خدش مني رشوة علشان يضلين ملك أنا أخذ الرشوة علشان أرد الناس عنه وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه دي بقى قصة النجاشي وإنه رد له الملك أخذ منه ورده له قال دي قصة يعني مش مذكورة هنا يعني فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به وأقمنا عنده في خير دار مع خير جار طبعا كنهم يرجعوا بالهدايا بتاعة النجاشي يشيلوها تاني ويرجعوا بها تاني يرجعوا بقى خزينين ووعدين يزيدهم أثا وخبالا ان هم راح منهم كمان هدايا البطاريقة دول قعدوا يدهم كلهم عملوش فايدة البطاريقة اللي هم الجيوش قواد الجيوش فوالله انه لعلى ذلك اذ نزل به من ينازعه في ملكه يعني جاءه من ينزع في ملكه قالت والله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا واحد يروح يشوفه الوقعة اللي هي الموقعة يعني ويرجع لنا فقال الزبير بن العوام أنا إن الزبير طبعا لوحده لو حب يقاتل كان خلص على طول مش كده. النذبير مش عارف سيدنا الزبير ها مبشرين بالجنة بقى سيدنا الزبير من العوام مش عارفه ها زوج السيدة اسماء دي اهم حاجه سيدنا الزبير العوام من ال المبشرين ولما احصار عمر بن العاص في فتح مصر وقال ابعتوا أربعة 4000 مقاتل سيدنا عمر بعت له الزبير ففتح الله به يعني لينا ليه في علاقتنا فضل مش كده يا ابناء النصارى انتوا ابنائنا ساره ها ايه هو اهل مصر ما أسلموا طيب خرج سيدنا الزبير قالت وكان من أحدث القوم سنا كان لسه صغير قالت فنفخوا له قربة فجعلوها في صدره فسبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم نفخوا له قربة علشان تبقى زي عوامة يعني يعني يعم بيها النيل العريض في الحتة دي قالت ودعونا الله عز وجل للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين في بلاده واستوسق عليه أمر الحبشة استوسق يعني استقر استقر له أمر الحبشة فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يعني لما انتهت الحرب وانتصر النجاشي واستقرروا بقى الامر خلاص ما بقىش فيه نزاع ولا. وقد جاء عند ابي نعيم في الدلائل ان قريشا بعثت الى النجاشي في امر المهاجرين مرتين الاولى مع عمر بن العاص عمارة بن الوليد والثانية مع عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعه وكانت البعثة الثانية بعد وقعة بدر قال الزهري لينالوا من هناك فأرا فلم يجبهم النجاشي رضي الله عنه إلى شيء مما سألوا أخيرا قال رضي الله عنه لساكت من ساعت فالبعثة الثانية هي ما جاء في حديث أم, أم سلامة الطويل السابق وهي بعثاته عمر بن العاص عبد الله بن ابي ربيعة والبعثات الاولى هي ما جاء في حديث ابي موسى الاشعري اللاحق وهي بعثاته عمر بن العاص وعمارة بن الوليد صحابي. أه؟ صحابي. ليس صحابية معه زي بعض يعني رحمه الله او رضي الله عنه يعني مريب ولكن يعني الصحابة تلتزم رضي الله عنهم أما غيرهم فتلتزم رحمه الله ولكن يعني لو جت مرة كده من غير التزام يعني مش حرام يعني صلى الله يا بينا محمد وعلى آله وصحبه صحبه يا اجمعين اخرتوا ليه اخرتوا ليه يا شام وزميلك فين أه؟ أه؟ السجن قبل ما يبقى في السجن عشان يبقى يتأخر او عايز بقى ايه سناقول الجداد هيروحوا ولا هيقادوا يحضروا ولو تاني يجو بقى يمين كده وايه والجداد يبقوا شمال عشان اعرف مين اللي جي واني ما جاش والحاجات دي تعال بقى انت كده الجداد يجو كده مر جليك يا حماد تعبان ولا ايه؟ تعالى هنا بقى وأتوقع نملة علينا صلي على النبي كده وثورة الرحمة صلى الله عليه وسلم تفريح تفريح تفريح ها تعال هنا كده ها تعال على طول سنة ثانية كده خط على طول ها مال ايه اولى ايه مفيش اولى تعال الناحيان انت رس اعدادي تعالى نمضي هنا عشان اضرب فيك ها الأداة قلت جيتش لي يا مصطفى المرة اللي فات أخطرت لي يا مش معقول المرآعة اللي انت فيها دي طيب الحمد لله والصلاة والسلام وعسول الله نبتدئ درس الفقه قال المصنف رحمه الله تعالى ويقول سرا التحيات لله اي الالفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى التحيات يعني نقول الفاظا تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى هذه الألفاظ مملوكة لله ومختصة به مختصة به لأن البقاء مختص به والعظمة الكملة مختصة به وكذلك أوصاف الملك مختص بالله عز وجل أيضا ولا في شيء يملك مع الله في أحد يملك مع الله شو لكم والشخص مشتهر والقرار بتاعه شو قال بقرر على مسؤوليتي مش عارفين الاكاذيب اللي يقول لك ان ربنا اتخذ شريك في الملك قول له ايه انت ايه اه؟ مش عارف الاكاذيب دي يا حماده ها لا يبقى هذه ال الايه ال الملك مختص بالله عز وجل فلا ينسب الملك لغيره لا الا على سبيل الاستعارة يعني او المجاز ماشي الحال طيب كيف تكون هذه الالفظ مملوكة له ها احنا قلنا اللام تدل على ايه في اللغة اللغه زكريا كده الاستحقاق او الملك او الاختصاص الاختصاص الاستحقاق والملك والاختصاص فهو هنا قال مملوكه له ومختصه به جمعهم وهل هذا يعني يحتمل في اللغة ان احنا لما نذكر اللفظ نريد به معنايه ممكن ها يعني اللفظ هنا اللي هو ايه اللام دي لفظ ها لفظة مولي يعني ايه لفظ بس حرفة وحرفة من حروف المعاني حروف المعاني اللي ليها معنى من المعاني من معانيها ليها معاني كتيرة بس من معانيها ايه التلاتة دول ويجوز ان نذكر اللفظة ويكون ليه اكثر من معنى ونريد به المعنيين سيدنا علي قال للسيدة فاطمة ما لي سواك لا افواك في ايديها وهو ليه زوجة تانية ولا ليه بركة تانية ولا خير تاني أكتر من يعني من, من البشر يعني من من تحته طبعا كان متزوج السيدة فاطمة بس ومعندوش سواك برضو يتسوق به يمشي الحاج طيب حد يفكر حاجة من القرآن حدش فاكر طيب وهو سرا هنا ما يجهرش بيه والسر والجهر لابد انه يسمع نفسه على الاقل يسمع نفسه يعني يسمع نفسه انه يرفع صوته بحيث لو خلى خلق الحال عن يعني ضوضاء ودوشة وبتاعه يسمع نفسه انه مفرد فيه دوشة مش لازم أن يجاع أربع لحد ما يسمع نفسه إنما يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه ولا يسمع غيره الإسرار إنه يسمع نفسه ومن يعني يلتسق به مثلا لأن الأذن تبقى قريبة أول من الأذن إنما ما يسمعش غيره يعني يدوبك الملتصق بي بس أما الجهر فهو يسمع غيره أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظم والله تعالى مملوكة له ومختصة به والصلوات التحيات لله والصلوات أي الخمس طبعا هنا قلنا الألفاظ التي تدل على هذا أو كل ما يحيى به من ألفاظ السناء كل ما يناسب رب سبحانه وتعالى ان يحيى به يعني من الفاظ الثناء عليه اللي هو طبعا الثناء بالجميل على جاهة التعظيم والتبجيل والصلوات الصلاة لها معنى شرعي ومعنى لغوي معناها الشرع ايه ها الاقوال والافعال المخصوصة المبتدأ بالتكبير والمنتهية بالتسليم وده الشرع استعمل الصلاة بهذا المعنى ولكن يبقى الغالب فيه والقص يعني يقدم ايه اذا جت اللفظة فيه نص تحمل على الشرعي ولا على اللغوي ولا على العرفي تحمل على الشرعي اه ان, إن, إن, إن جت قرينة تدل على انها ما تحملش على الشرعي او تحمل على غيره يبقى تحمل على اللغوي ماشي اه ان الله وملائكته يصلون على النبي فهنا الفعل منسوب الى الله وملائكته والصلاة الشرعية اللي هي الافعال والاقوال المخصوصة المبتدأ دي مختصة بمين بالمسلمين من البشر كده؟ فلما يقول ان الله يصلي يبقى ما يحملش على الصلاة دي لان الصلاة الشرعية مختصة بالمسلمين من البشر ما يبقى هنا ما نقدرش نحملها ما نقدرش نحملها على لاستلاح الشرع ده ماشي إنما نرجع تاني للغة أو العرف أو نحو هذا والصلوات يبقى ممكن الصلوات الخمس يعني نصلي لله صلاتنا لله الخمس وغيرها وانت بتقول هذا في الخمس وفي الرواتب وفي التطوع وكل صلات او الرحمة يبقى هنا لله الاولانية يعني من اجله له يعني خالفة له الصلوات لله يعني من اجله تقربا اليه او الرحمة يبقى الرحمة لله ما تبقاش مننا ليه بقى لأ مال ايه تبقى ايه بقى ها طلب الرحمة او الرحمة اتيا من الله عز وجل او المعبود بها او العبادات كلها يعني العبادات كلها لله ويطلق عليها الصلوات على اعتبار ان اعظمها الصلوات من العبادات يعني أو نحو هذا والعبادات كلها أو الأدعية على المعنى اللغوي بقى ندعو الله الأدعية لله والطيبات أي الأعمال الصالحة أو الطيبات من الكلم والطيبات يعني الكلمات الطيبات أو الأعمال الطيبات يعني الصالح آه. وتنوي الإخلاص مع مية الاختصاص تنوي كمان الإخلاص يعني أن هذا أفعله لله عز وجل التحيات اللي هي الخاصة بالله اللي فيها العظم والبقاء لله وحده يعني التوحيد تنوي التوحيد في هذا توحيد الربوبية هنا وتوحيد الألوهية برضه لأن الثناء يكون بالربوبية ويكون بالإلوهية، وبعدين الصلوات تنوي بها إن صلاتك لله ودعاءك لله وطلب الرحمة من الله والعبادات كلها لله عز وجل مخلصة مخلصة له والطيبات أيضا مخلصة لله عز وجل. نتنوي المعاني كلها يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هنا بقى طبعا السلام هنا بيقول أي اسم السلام وهو الله ولكن هنا بقى يأتيه نظر في كيف نقول اسم الله عليك ما يجي واحد يقع فتقول الولد يجي يقع تقول اسم الله عليك علشان ربنا يحفظه من الايه من الجن أو من نحو يعني ممكن يقع على جن او حاجه يؤذيه فايه يتطاول الجن بغضبه فيؤذي الانسان يعني في أنواع من الجن كتير سكتة تعملش حاجة لما تيجي تلاقي حفرة تبول فيها تتبرد يكون دي مخبأ للجن يتغاز ويطلع يأذيك أو تقع ممكن تكون وقعت على جن لأن وقع مفجأة يقوم برضه ويأذيك لو ما قلتش بسم الله يأذيك إنما اسم الله يحفظك خلاص وتبعا الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك وبعد كده قالوا أن منا المسلمون ومنا القاسطون يبقى فيهم المسلمين وغيرهم وفيهم الصالح وغير الصالح ها اه يعني لو ولد وقع ولا حاجة تقول بسم الله انت طبعا هتقول اذكر الصباح والمساء خشيت شيء تقول بسم الله على نفسي واهلي ومالي انما يعني هل ده ذكر ان انت اللي تقعد مش عارف انما لو الولد وقع ولا حاجة تقول كده طيب على كل حال هنا اسم الله عليه يعني ايه بقى السلام اي اسم السلام وهو الله عليه اسم ربنا عليه يعني ايه عليه بقى هه طيب اسمه اسم الله عليه يعني حفظه حفظ الله عز وجل يعني لما يكون اسم الله على العمل بمعنى انه يقترن به بذكره يعني يقترن بذكره فيبارك في العمل كل عمل كل امر ذيبال لا يبدأه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابطر يبقى اسم الله على العمل بمعنى انه يقترن به ولكنه طبعاً من فوقه ولا تحته الآلى دي تفيد العلو تفيد العلو يبقى ش تكتب اسمك وبعدين تكتب اسم ربنا تحته تكتب اسم ربنا الاول وبعدين تكتب اسمك او تكتب الكلام اللي ايه هتكتبه في الورق فكذلك اسم الله على الانسان معناه انه يقترن به يعني يقترن ذكره هذا الاسم بالله عز وجل وليه اخترنا السلام بالذات لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم فكأننا ايه بنختار الاسماء اللي احنا نرجو المعنى المجتمل عليها دي الاسماء اللي هي الرحمة مش كده فهنا من نقول السلام عليك يبقى السلامة والامن والخلوص من الشرور جميعا السلام عليكم جميعا او سلام الله عليك يعني تسليم الله عليك سلام الله عليك يعني امنه وامانه والسلامة التي ينزلها والحفظ والحفظ من الشرور والحفظ من العلوب كمان سلام وإيه السلام عليك أيها النبي أو أيها النبي النبي من الإنباء من الإخبار عن الله عز وجل لأنه مخبر عن الله أما النبي من غير همزة مش النبي النبي ممكن تبقى هي نفسها النبي مع التسهيل تسهيل الهمزة وده جائز في لغة العرب أو من النبوة أو النبوة اللي هي الر الرفعة يعني نقول نب الشيء يعني على وهي وهو وهي الرفعة نعم السلام عليك يا أيها يعني أيها النبي آه آه يعني القرآن كل النبي في القرآن تهمز في قرئات اخرى يعني نافع بيهمز النبي على طول قال تعالى انباء جمع انبياء انباء جمع ايه نبي انبياء مش انبياء اه ونبيا من الصالحين من النبوءة بقى مش من النبوء او من الانباء وهو من ظهرت المعجزات على يده يبقى النبي من ظهرت المعجزات على يده وتبعا ده ما ينافيش كون رسول ممكن يبقى نبي ورسول في نفس الوقت قال تعالى آه، آه، وأذكر في كتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان إيه رسولا نبيئا ماشي؟ رسولا نبيا، فلقولنا نبي لأنه مخبر، مرسل وأخبر بما أرسل به أو هو رسول وعلي المقام. لظهور المعجزات على يده سيدنا اسماعيل كان عنده معجزات فيه معجزات ها زمزم من أوله وهو لسه صغر من خالص قد ابراهيم كده صغر من ابراهيم شوية ضرب الارض كده برجله وطلعت زندة مش طلعت اي مياه يعني إبراهيم لو ضرب الارض برجله هيطلع بترو طلع <تصفيق> بلاءه مجاري بقى وبعدين انه يقبل الايه يقبل الزبش ممكن حد يقبل يقول ابو يقول له هتبحك تنام كده عادي وهادي وكويس مما جيت اقرأ الصورة الاخر مرة دي عملت فيها حاجة التنبيه للمعنى ده وقفت على ستجدني لان انا حسيت ان دي كفاية يعني دي مشكلة منه يلاقيه في في المكان والوقت مايهربش فهمتوها دي؟ فهمتوها؟ فنسال انا بقرا هو الاستاذ بقرأ ها وانا بقرا توكسه متنسوبش ها كان كان صادق الوعد اي اي وادي يا عم مصطفى بيقول ايه هو طيب يعني معناه ايه ما تخافش ستجدوني ان شاء الله من الصالحين وبعدين طبعا السكينة ما ايه ما قطعتش حذف رقبته السكينة ما قطعتش ما كده وربنا طبعا افتداه وبعدين بناء الكعبة حاجات كتيرة طبعا من ظهرت المعجزات على يده، فيبقى رسول نبي في نفس الوقت. ورحمة الله وبركاته جمع بركة رحمة الله يعني سكت عنها زي المعروفة، وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة، النماء والزيادة البركة. وقد لا يكون في زيادة الزيادة ليست في العين، وإنما في منفعة العين الواحد. فلما تاخد مثلا مرتب خمسمائة جنيه مثلا في الشهر وانت راضي ومستعين بالله عز وجل تقول لي ربنا ايه خلى فيهم بركة فكفوا وزادوا وبتاهم وبعدين ممكن ايه في وقت تاني بقى تبقى انت مش مستعين بالله ولا راضي بقسمة الله تلاقيه مجال وبرضو الوقت الوقت تيجي تقعد مثلا في وقت تلاقي تقعد. الوقت راح مرة واحدة ليه كده ليه عشان انت مش مستلهم الفضل من الله ولا محتسب ولا مجتهد في صلب التوفيق من الله عز وجل تلاقي الوقت راح منك وما عملتش حاجة وحيني بقى الوقت فيه بركة ماشي الحاج تعذمنا مرة عند واحد بس يعني زي هشام كده فضيع قوي ف... احنا كنا اربعة فقدم لنا حتتين جبنا نستو وتقريبا كان عنده كباية لبن على وشها قشطة كده فشال بالمعلقة القشطة اللي على كباية اللبن وحط قدها معلقة عسل نحس بس احنا اربعه طبعا كنت بتنجمنا نستوا بس فانا قلت الحقيقة فجاء مرة ثانيه عزمني على الايه على الغداء قلت انا خايف اروح يعني انا عارف القصة اللي اللي فيها يعني فالمهم عتده دعاء دعاء نور ان <تصفيق> ربنا يبارك في الاكل ويزوده باي طريقة فكلت كده اكل خفيف وبتاعه وقمت وبعدين ايه ثاني يوم بيقولت ده أمي فرحانة جدا وبتقول ربنا بارك في الأكل وقلت الحمد لله ربنا استجاب لي لأن لو يعني حس إن الأكل نقص هتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لي ممكن أموت إجراء لي حاجة أتفجر على معلقتنا الرز اللي كانت هم إيه يا شام اللي إذا كان كده تبقى سهلة الثلاثين جبنا نستو بتاعوي ها على طول حتى ممكن يعزم المسجد كله لان العملية مش هتعدي عشرة جنيه ولا عشرين جنيه طيب يا سيدي يبقى البركة النماء والزيادة يبقى الانسان لا يستقل ولا يستكسر فقد تستكسر الوقت قبل المذاكرة تبصي تلاقي نفسك ملحقش تذكر حاجة تستقل الوقت فتقول ما فيش فايده يبقى ضيعت نفسك برضه إنما تقول الوقت كتير ولا قليل ده ملوش مقياس عند ربنا سبحانه وتعالى كل شيء ربنا قادر عليه يا رب بارك لي في الوقت لا هو كتير ولا هو قليل ربنا يبارك لك في الوقت الموجود فتعرف تذاكر وتعرف تخلص ويبارك لك في فهمك فتفهم بسرعة ويبارك لك في تفكيرك ت ايه تستنبط الصواب من الخطا ويبارك لك في اثناء الامتحان تقوم تجاوب صح وما تسرحش و ايه وتهتدي الى الصواب والخطا وخصوصا نجيب لك الامتحان صح وخطا يبقى البركه هي النماء والزياده السلام علينا اي على الحاضرين من الامام والماموم والملائكه السلام علينا كلنا يبقى وانت بتصلي مع الناس بتسلم على الناس اللي بتصلي معاك وعلى الامام ها اسم جنس اللي هو ايه ها طيب أي على الحاضر من الامام والمأموم هو. المأموم جنس يعني يشمل كان واحد او اكثر يبقى على الإمام والمأموم طب بعض الناس قال لا ده بيسلم على الملائكة وناس تلت قال انتظر عمينين ليه ويجب يسلم على حد ويسيب حد ليه ما يسلم على الكل آه يسلم على كل اللي الموجودين الملائكة والبشر وكل حاجة وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح والقائم بما عليهم من حقوق الله وحقوق العبادة وقيل المكسر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة يبقى كل بقى اللي في الصلاة واللي في غير الصلاة رجالا ونساء موشي الصالحين مش لازم يقولوا الصالحات، لان لما يذكر الرجال يدخل فيهم النساء تبعا اشهد ان لا اله الا الله اي اخبر باني قاطع بالوحدانية قول كده يا زكريا اعرب قاطع كده ها خبر خبر ايه خبر ان باني قاطع بالوحدانيه ما الاسم ان ايه يا كريم يا المتكلم بأني تبعيد عنينا ليه طيب هات الكرسي وتعالى هات الكرسي هات هات وهات مجرىش حاج عشان حتى شوفك كده وطبعا محب حب هات الكرسي وتعالى عشان برضه السوق فورا العمود عشان ما شوفك تعالى نجرىش حاجة تعبانين او حاجة زي كده او متعنطزين شوية مش مشكلة هنستحملكم وانت جيت هنا مع جداد انت خلاص هو ما تهيق ها؟ ما مواش عارف حاجة لأولى ولا تانية ولا بتاع مش كده خليك حتى يمكن ربنا يسهل وترجع تاني تفتكر ايو كده إن شاء الله يأخذ حسن على كل واحد يعني نرضو الله نسأل الله ربنا يبرك لك في التسليم بتاعك فترود حسنات كتير عليه يبقى على عباد الله الصالحين وطبعا هنا يدخل فيهم بقى ايه يدخل فيهم الملايكة ويدخل فيهم صالح الجن الجن كمان يدخلوا في الموضوع في جن صالحين مش كده وقيل المكتاب اشهدوا ان لا اله الله اكبروا باني قاطعوا بالوحدانية واشهدوا ان محمدا عبده ورسوله بأمني دي كم كلمة يا محمد عبد الرحمن اثنين ثلاثة ثلاثة ها ولا اربعة ثلاثة مال بأنني بأنني كم كلمة ها ها ثلاثة برضو بأنني ثلاث كلمات كم كلمة يا عمر ها نون الوقاية يبو كم كلمة يعني أربعة الباء والحرف ده كلمة ها كلمة الكلمة ها اما ان تكون اسما او فعلا او حرف والحرف هنا بمعناه النحوي اللي هي كلمات دلت على معنى في غيرها سواء تركبت بقى من حرف واحد بالمعنى اللغوي مش النحوي حرف بقى اللي هو مفرد ما يتركب منه الكلمات او حرفين او ثلاثة او اربعة متفرقش بقى في حرف اربعة حرف حروف بحرف ثلاث حروف ها لكن حرف يعني حرف دي ولا اسم ولا فعل حرف لكن لعل شكلها ليتها كم حرف فوق انعلكم فوقه بس ليتها كم حرف ها ثلاث حروف ولا حرف واحد هتقول بالمعنى اللغوي يبقى ثلاث حروف مش كده وبالاصطلاح النحوي يبقى حرف واحد حرف ماشي كلمة واحدة حرف هي حرف من انواع الكلام هي حرف اي اخبروا باني قاطع بالوحدانية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة مرسل لكل الناس لماذا ذكر هذا لأنه اختص بهذا هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وهل يوصف بذلك أحد من الأنبياء والرسل غيره؟ ها سيدنا موسى أرسل لكل الناس ها ا لقومه خاصه كل نبي يرسلوا الى قومه خاصه وايه وارسل للناس كافة ماشي انما هذا الكلام فيه استثناء من وجه يعني ان في نبي يرسل لقومين اثنين تمام يرسل أولا لقومه و يرسل تاني لينا صلى الله عن النبي وآله وصحبه وعلى سيدنا عيسى ومن تبعه بإحسان ومن تبعهما ما بإحسان صلى الله عليه. يجوزنا اتبع سيدنا عيسى يجب طبعا اتبع سيدنا عيسى لينه هيجي طيب اللي قبل سيدنا محمد يجوزنا اتبعهم آه يجوز بس أننا لنا يعني إنما نتبع نتبعهم فيما أخبر عنهم بما أخبر به عنهم الله أو رسولنا لأنه ده صدق نتبعهم فيه مش كده فنحن نتبع سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى ونتبعهم ولا نفرق بينهم فيما جاءوا به إذا علمناه والقرآن طبعا وصف لنا والسنة وصفت لنا أشياء مما جاء به نتبع طبعا في العقائد والقواعد والشرائع ما لم تخالف شرعنا نتبع في الشرائع برضو إذا كانت تخالف شرعنا برضو نتبع وده دليل شرع شرع من قبلنا يبقى كان ان احنا بنتابعهم حتى في الشرائع بس بشرط انها لا تنسخ بشريعتنا ان ما نسختش بشريعتنا ناخذ بشريعتي ماضرش حاجه يبقى ده معناه ان دي باقية كما هي لم تنسخ صلى الله على الانبياء جميعا على ها على, على الوجوب على دليل شرعي يجب, يجب اتباع الدليل يجب اتباع الدليل ولكن لو انفرض الدليل تعالى يا معاذ هنا مع سنة لو انفرض الدليل يجب العمل به وإن تعددت الأدلة يجب الجمع بينها فإن لم يمكن وتعارضت يبقى نعمل بالراجح من الدليلين الأرجح يعني ماذا شيء إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا كده وهذا ايه حفظ ايه هذا ايه النبي ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا مش كده اه اللي تبعوه للسبط يعني ولا النبي طبعا او للنسبي والذين امنوا كذلك نحن اولى بابراهيم من هؤلاء الكفار اه. وعلى قراءة وهذا النبي للذين اتبعوه والذين اتبعوا هذا النبي صلى الله على النبي وال انما هذا النبي بعيدا، هاه؟ <تصفيق> معطف على إبراهيم وهذا النبي صلى الله عليه وآله وعلى سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وعيسى وكل الأنبياء. علمه هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين. يبقى اللفظ ده هو ليه الفاظ متعددة إنما اللفظ ده اللي الشائع وده اللي علمه النبي السيدنا من مسعود مين يقوله لنا بسرعة كده قول يا مامدون قول قول انت ده تبص في ايه عمرك ما صليت قبل كده قول اللي انت بتقوله في الصلاة إنه مفيش وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله طيب وردت الفض الواجب هو ذكر أقل ما ورد فمثلا التحيات لله والصلوات وطبعا في بقى المباركات وكده يبقى يجب أقل ما ورد أشهد أن لا إله إلا الله فيه وأن محمدا وفيه وأشهد أن محمدا فيبقى الواجب اللي هو وأن يعني من غير أشهد ولو قلتها تبقى ثواب زيادة إنما الواجب أقل ما ورد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كذا التشهد انتهى اما ما بعده فهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام الله عند الوصف الحنابلة طبعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد ورد على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ورد على آل إبراهيم على طول وورد في العالمين قبل إنك حميد مجيد ده كل ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن عند الشافعية في التشهد الأخير أما في التشهد الأول فهي عندهم بعض من أبعاد الصلاة يسموها بعض ويسموها سنة والبعض والسنة مستحب ومتأكد لاستحباب ويجبر تركه بسجود السهل أما عند غير الشفعية فلا يصلي على النبي بعد التشهد الأول كما ذكر هنا ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام سواء كان اولا او ايه ثانيا بس انما لو تشهد اول يعقبه تشهد اخر يعني صلاه المغرب والظهر والعصر يبقى في العشاء يبقى في الحاله دي ايه لا يصلي على النبي بعد التشهد الاول هتقول ازاي يعني واحد ينهى عن الصلاة على النبي والله هي يعني هنا بقى الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي مش استحسن العقول يعني وإلا كنا قرينا بقى قرآن ويعني وعملنا حاجات تامية بقى وقلفنا ده زي ما النبي زي ما ثبت فاللي ثبت عنده الصلاة على النبي بعد التشاهد الأول قال يصلي ولكن يقول اللهم صلي على محمد بس ده يصلي على الآل والصلاة على النبي وحده صلو الله عليه وسلم بعض عند الشفحية بعد التشاهد الاول ورك بعد التشاهد الثاني والصلاة على الال من الابعض عندهم اللي هي بعد 1 الايه التشاهد الايه الثاني اما في التشاهد الاول فلا يشرع الصلاة على الال لا عند الشفحية بقى ولا غيره لأن غير الشفحية قال ايه قالوا ما يصليش خالص لعلى النبي ولا على الآل صلى الله عليه وسلم نعم أطل... بيقف... لو أطال يبقى تكرر ما تكرر ذكر الـ ذكر الرك تكرره لنا التبغيب... لنا التبغيب اكتب يا إبي وعندنا تكمانك الجداد. مالكوش حق التصويت في ال في المجلس ده حق المناقشة الأولى والثانية بس لما استثناءً إبراهيم أصله قديم يعني معناه ف الأولى بس صراحة المدينة فبقى طبعا أفخم يعني من من سنوسة ولكن إذا إيه؟ إذا فقوا خياراتهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا. لو فكف في انما لو قعد يلعب يبقى ملوش اي فايد. طيب يا سيدنا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على قلنا في ابراهيم و على وفي هنا على ال ابراهيم على طول وفي في العالمين وهنا ايه ما فيش اهو حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ولا هذه الصيغة مختصة بالصلاة ولا تجب إنما الواجب الصلاة على النبي بأي صيغة كانت صلى الله عليه وسلم وطبعا الأبعاض اللي هي سموها سنن عند الشفعية لبعض والسنن حاجة وحدة والهيئات والمستحبات حاجة وحدة أقل من السنن عندهم الهيئة والمستحب لا يوجبر بسجود السه وإنما يفوت بفواتي محلي هم حاجة واحدة الهيئة والمستحب أما البعض أو الصنة يعني اسمين لمسمى واحد فدول أهم ويوجبروا بسجود السه الأبعاد والصنة دي اللي عند الشفعية هتلاقي يعني بعضها واجبات عند عند الحنابل حتى بعض الهيئات او كل الهيئات معظم الهيئات واجبات برضو عند الحنابل الاذكار اذكار الاركان كلها الا الفتحة طبعا هيئات عند الشافعي هيئات يعني لا تقور سجود السهل هي واجبات عند الحنابل ذكر الانتقال و التسبيحات والحاجات دي كلها واجبات عند الحمد ودي هيئات عند الشفعية السنن أو الأبعاد عند الشفعية محدودة منها التشهد الأول والصلاة على النبي بعده التشاهد الأخير ركن والصلاة على النبي بعده أظن تجعلوها ركن برضه وبعدين الصلاة على العلم الأبعاد حاجة زي كده، هاه؟ نعم. أه؟, آه عندهم حاجات تانية بقى القنوت في الفجر وتسليم الصنعة وحاجة زي كده. عندكم ايه ثلاثة شفعين يمين؟ عرفيتوا الشفعة. عم <تطبع الا> <تصحيح> نسألك على السادة الشفاية قالوا ايه هو تاريك انت نعم الشفاية <nah. تصحيح> <مشفع> <شفع> ما قالش نام ولا حاج طيب نعم ايه يكرر اه يكرر الركر كله لأيه التحيات كلها يعني إذا كان ذكر واحد يكرره وإذا كان أذكار متعددة يقول من الأذكار المتعددة إنقالها كلها ولسه الإمام قاعد يرجع يكرر بقتين إن كان في السجود يدعو يدعو الله عز وجل مين يسأل هنا بيقول يا شيخ أي؟ نعم أيوه، عند الشفعة ليس عليه شيء. آه، تركها عمداً ترك الأبعاد عمداً لا يبطل الصلاة، ولكن ينقص أو ينقص لغتان صحيحتان ينقص الصلاة نقصاً كبيراً أكبر من انقص ترك الهيئات ولكن لا تبطل صلاته فيجوز له تعمد ترك التشاهد الاول والجلوس له ايضا لو ترك الجلوس خالص لا تبطل صلاته ولكن هيضيع عليه الجلوس وضيع عليه التشاهد وضيع عليه الصلاة لنبيه بعده صلى الله عليه وسلم لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة يبقى ده حديث متفق عليه ولفظه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك تسلم على النبي ازاي سلام عليك ايها او يا ايها النبي ورحمة الله وبركاته ماشي السلام علينا على عباد الله الصالحين دي فيها تسليم على النبي برضه فيها طبعا فيها فيها تسليم عليه من جهتين من جهة انه هو من الصالحين ومن جهة ان الصالحين انما صلحوا بسببه فيوساب له من الأجر مثل أجور من تبعه صلى الله عليه وسلم أحد بيقول حاجة هنا طيب فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صلي على محمد إلى آخره ويجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغيره مما ورد كما في الصحيحين وغيرهما وفي رواية كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم من غير على وآل إبراهيم وتجوز الصلاة على غيره مفردا نص عليه واختاره الشيخ إلا أن يتخذ شعارا فيحرم فيبقى لو جت مثلا سيرت سيدنا كعب بن عجرة فقلنا صلى الله عليه وسلم يجوز يجوز ماذا كده إنما لو اتخذت شعارا زي الشيعة لما يزقر سيدنا علي يقولوا عليه الصلاة والسلام إيه بحرام بقى تأخذ شعار مشانهم بيستعبطوا عشان عايزين يقولوا حاجة تانية كفر عايزين يقولوا حاجة تانية كفر بيصلوا على سيدنا علي وهي طبعا تقتضي الإيه الكفران أو ال أو ال والفسق في داخلها آه نعم مفردا لأنه لما تصلي عليهم مجموعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء اتفاق فتقول صلى الله على النبي وآله وصحبه وازواجه وهكذا يعني آه وسلم تسليما كثير لما يجمع مع النبي لمجرش حاجة المرء لا يشقى بهم شريكهم ليس جليسهم بس شريكهم في الذكر حتى صلى الله عليه وسلم إنما لو لوحده مثلا مصطفى مثلا صلى الله عليه وسلم يعني المصطفى أو المصطفى المحسن أو أي حاجة ممكن مرة كده يعني ندعوله بالسلامة وندعوله بالبركة والذكر وعلوه الذكر في الآخرة إنما نتخذها شعارا لا ببضعة ضلاله ممكن تصل الى الكفر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ها؟ ولا الكلفاء ولا غيره ما يتخل شعارا كل رضي الله عنه إنما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يختص بهذا انه يبقى شعار طيب يا سيدي ولا يجزئ لو أبدل آلة بأهل احنا قلنا الفرق بين الآل والأهل ايه يا عمر ايه الفرق بين الآل والأهل أه؟ الأهل أشمل يعني إيه دي تشمل الأهل وغيرها يعني الأهل يختص بإيه والأهل يشمل الأهل ووإيه أه؟ يشمل الأتباع آه بعدين <تصفيق> الأهل هم الأقارب او الزوجة هم الاقارب او الزوجة ده الاهل والاهل هم الاتباع على ايه على اتباع على دينه قلنا قبل كده في اول الكتاب فاحنا بنصلي هنا على اتباعه على دينه منهم الاهل منهم هو اتباعه على دينه اللي ما تبعوش على دينه من نسله او كده ما يدخلوش معاهم دي حاجة الحاجة التانية ان احنا قلنا ان المشرف المعظم يقال على اهله اهله عائلته اقربه كده فلو قلت ان القلب معنى الاهل يبقى ايه المناسب للمعظم ان نقول اهل فنقول اهل الملك اهل القاضي اهل الوالي اهل الحاكم نقول ايه اهل الزبال واهل الكناس واهل كده يعني ما نقولش اهل الزبال طيب للمعنى ده ولا يجزئ لو ابدا لقال باهل ولا تقديم الصلاة على التشهد ويجزئش برضه ويستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتمة المحيا والممات وفتمة المسيح الدجاز ويفتعيذه من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتن المحي والممات وفتن المسيح الدجال يعني معناه يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة أو من شر فتنة المسيح الدجال ورد فتنته ورد شر فتنة ليه شر فتنته والنش فتنة أه. لأنه يدخل البلاد جميعا هيجي لك هيجي لك فأنت بتستعيذ من شر فتنتك إنما الفتنة هتجيلك لك فتستعيذ من شرها بقى مم. مم. وطبعا هنا ومن فتنة المحيا والممات طيب فتنة المسيح الدجال مش من فتنة المحي أو الماء؟ نعم. آه يعني اختصار ذكر خصم على عين لاهتمام بشأنه والمحيا والممات الحياة والموت والمسيح بالحاء المهمله على المعروف ويجوز ان يدعو بما ورد اي في الكتاب والسنة او عن الصحابه والسلف او بامر الاخرة ولو لم يشبه ما ورد وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملايات الدنيا وشهواتها فقوليها اللهم ارزقني جارية حسناء او طعاما طيبا وما اشبهها هو وتبطل به اديه له الحنابلة اشتغلوا واقعا تبطل به على طول ها الجارية الحسناء اه طبعا بالذات دي تبطل على طول <تصفيق> يشوف رؤيا وهو ساجد <تصفيق> ويجوز ان بعض العلماء قال لا يدعو في الفرض مطلقا مما الدعاء في السنه وبعضهم قال يدعو في الفرض بما ورد يعني بما ورد عن النبي من الدعاء صلى الله عليه وسلم فما زودش حاجه امال ده كمان عاوز يلغيه نعم ها عنه مين ورد عنه في الصلاة وبعضهم قال بما ورد في الكتاب والسنة يدعو اي ادعية دية اكيد صحيحة ولكن الامام احمد قال يدعو بما جاء بما جاء في الخبر يدعو بما جاء في في الخبر قال كده فسئل رويا ثم يدعو بما شاء بعد التشاهد مثلا فقال يدعو بما شاء مما جاء في الخبر وده يشمل اللي ورد في في الصلاة دعاء في الصلاة وفي غيرها يعني جاء في الخبر عموما، ولكنه هنا أتبع الكلام ده بكلمة تانية كأنه يعني ما كانش عايز يقولها ولا مدم سريم، فقال يدعو بما جاء من يدعو بما شاء من جاء في الخبر يدعو بما يعرف، ملأهم مصممين يعني وعايزين يقولوا ألتا خلاص يدعو بما يعرف، يعني اللي جاء في الخبر ده أكيد ثواب. فالمصر بقى يقول حاجات تانية يكون حاجة بقى وردة عن السلف عن العلماء المؤتمدين بحس تتطمن انك ما بتخرفش عشان الفريضة شأنها معظم ماشي ولا يخاطب مدعوا له لو خاطب مدعوا له بطلت ثلاثة ايضا فقال جيه في باله مثلا محمد مثلا وديذكرش ونيمان وحالته صعبة فقال هداك الله يا محمد وارشدك الى الاجتهاد في العلم زي ما كنت زمان عمود المسجد للوقت بقيت السجادة يا حمد فوق شوي كل ده في الصلاة يقوم بقى ايه يكبر تاني ويخش الصلاه ثاني ان صلاته باطل نعم ما يدخل ايه للمقاتل نعم قلنا صلاته يعني فيها قولين للعلماء قول بانه صلاته صحيحة وقول الثاني انه ينظر اذا كان دعاء بما بامر الاخرة يعني طبعا لو جيه في القرآن او في السنة او بما يعرف ماشي امر الاخرة ماشي لو كان دعاء للدنيا تبطل صلاة زي ما انت سمعت هنا في قول انها ما تبطلش في قول كده نعم لا يدعو للناس بس بغير صغة المخاطر صغة الغائب يعني نجيب في باله مثلا هشام يقول اللهم اغفر له وارحمه وادمه على الحضور في الدرس وانزع من قلبه وساوس الشيطان بتاعة محفظة الجيزة واحياءها المشؤومة بعض أحيائها مشؤوم يعني وأحياءها المشؤومة يعني اللي مشؤوم منها، إنما مش كلها طبعا حتى بتاعته ديت حتى نعم، آه يعني قول لهما أو يغفر للوالدين ورحمهما، اغفر لأبويه ورحمهما لوالدي ورحمهما، ما جرىش حاجة إنما ما, ايه ما مش بصيرة المخاط، غفر الله لك. رحمك الله هل يذكر اسماء او لا فيها برضو مقال لبعض اهل العلز ان لو ذكر الاس فيه مشكلة يعني في قول مسهل خالص بس بلاش الخطاب يعني ابعد عن الخطاب ده علشان يبطل الصلب فطبعا في الفريضة في الفريضة ما حبكتش بقى يعني في الفريضة تدعو بما يعرف من الادعية وبأمر الآخرة في النافلة أدعو بقى بالحاجات التانية هو ما فيش حاجة تعرف من الدعاء كانت في أمر الدنيا كلها في أمر الآخرة. لا يعني ما يعني ما نقدرش نقول لها تبطل بس يعني أكره هذا نقول بالكرهة ولكن ليس بالبطلان وفيه يعني قول رواية الإمام أحمد أخرى قول آخر لإمام أحمد إنها لا تبطل بالدعاء بملذات الدنيا وحوائدها لا تبطل خلي الحاجات دي للنفلة أما الفريضة فخليك مشغول بالآخر نعم ايه يا احمد بتقول ايه مش مش مفرق يعني اللي احنا قرأناه ما فرقش انما التفريق في كتب اخرى في المطولات يعني المغني وغيره طيب يبقى هنا يدعو مثلا حاجة ما وردتش في الصلاة زي ايه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره لو غير صيغة من صيغ اللي وردت في الصلاة زي مثلا اللهم اني اعوذ بك من اربع من قلب الله ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ورد عن النبي في غير الصلاة اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع على طول مش من أربع من كذا وكذا وبدل دعاء لا يسمع دعوات لا يستجابوا لها يبقى ده يجوز قطعا ورد في السنة وإن كان ما وردش في الصلاة ليس في القرآن ولا في في السنة الصلواتية ولكن ورد في السنة برضه أو أي دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في غير الصلاة كل ده جائز. طب يدعو بما يعرف يعني بقى يعني عن السلف الصحابة والعلماء مثلا ذكر اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك وباللهم أحسن خاتمتي بيقول ده ولو لم يشبه ما ورد يعني في حاجة أشبهت ما ورد اللهم ارزقني الجنة مثلا اللهم اعطني الجنة اللهم كده يعني ده يشبه ما ورد مش كده قال إني لا أحصم ذندنتك ولا ذندنة معاد يعني الكلام اللي أنتم بتقولوه للأدائية فقل فماذا تقول قال أسأل الله الجنة واستعيض به من النار فقال إيه حولها ندنزم ما هو ده الموضوع اللي احنا ندام بالحوالي فيبقى ده يشبه ما ورد فاشبه او مااشبهش مدام من امر الاخرة مافيش اشكال ان شاء الله الاشكال بقى لو جه لهو ورد وكمان في ايه في امر الدنيا ده اللي بعض في قول ان تبطل به والقول التاني ما تبطلش به وهو المختار ولكن لا نستحبه بل نكره وهذا في الفريضة أما في النافلة فلك أن تدعو بما شئت ولكن ينبغي على الإنسان ألا يطلب الدنيا محضاً يعني طلباً محضن إنما يطلب الدنيا إذا كانت موصلة إلى الآخرة يعني واحد نظر ما بيشوفش فيقول اللهم أعطني بصراً إن كان هذا ينفعني في التعلم ورؤية العلماء والصالحين ورؤية الكعبة وزيادة الإيمان يعني يبقى فزاله كده يبقى طلب أيها حاجة من الدنيا ولكن من أجل الآخرة يعاوز يشتري كتاب معين وما عندوش الكتاب ده أو عايز يطلع عمره وما ومعوش الفلوس فيقول إيه اللهم إيه أعطيني مثلا بس ما اشتريتش على ربنا يعني يطلب على طول الايه انما في شراء الكتب مثلا يقول اللهم ان كان هذا نافعا لي فاعطيني ايه المال الذي اشتريه او حاجة زي كده ولكن يعني يطلب المنفعة من الله عز وجل على طول وما اشتريتش الطريقة والوسيلة ماشي يعني واحد عايز يعف نفسه مثلا ما يقولش يا رب زوجني زوجة تعفلي يقول له الله مرزقني العفاف وخلاء ممكن ربنا يعطي العفاف من غير عفاف مش لازم تيجي كمان ايه يعني مش لازم على العفاف يبقى معاه عكنانة يعني ممكن عفاف من غير عكنانة مجرىش حال يبقى هنا خد ايه انما لو طلب بقى المحال وقال اللهم اعطيني زوج صالحة ما فش عقلنا مش عارف دي يجوز ولا لا لان ده طلب المحال المتيالي ممكن تقول تبقى عقلنا في اضيق الحدود يعني عقلنا قليله ما تاثرش عليا في غضب او تضييع دين اخد بها ثواب وخلاص يعني ممكن حاجة خفيفة كده يعني كل يوم عشر مرات بسة وعاجة لا يعني في نساء برضو صالحات فالصالحات وقانتات حفظاتهم للغيب بما حفظ الله ولا بينشزوا ولا حاجة ولا بيبوأوا ولا بيقصروا يعني فيه صالحات كانوا موجودين ايام النبي سمعوا <تصفيق> سنعمل زيوه كيف يمضي مش فايدة كل ما اجي كده ارجع ثانيا ما يجرىش حاجة ما يجرىش حاجة من واحد يطلب كرامة من الله عز وجل انه يعطيه حاجة خارقة للعدل وتبطل به ثم ها؟ الكلمة اللي هنا في الشرق ثم يسلم وهو جالس لقوله عليه السلام وتحليلها التسليم لازم يسلم وهو جالس ما ينفعش يسلم وهو واقف يعني ما فيش سلام وهو واقف يعني لو هيخرج من الصلاة قبل بلوغ محل التسليم يخرج بدون تسليم كمان رأى صبيا يقع في مهلكة او غريقا يغرق او نحو هذا فأقل هخرج من الصلاة عشان ينقذه يبقى هنا ايه لا تسليم له او واحد وهو واقف او هو راكع اخرج ريش او نام ما يوش طيب السلام عليكم السلام عليكم هو بيبقى ايه بيسلم بيصلي وهو اصلا مش في الصلاة لأن بطلت على طول بالريح خلاص بيسلم وهو جالس فاتوى الشيخ أسامة كحيث حفظه الله ها؟ خرج من الصلاة خلاص يخرج بدون تسليم لا يوجد محل مش محل التسليم دلوقت يخرج وخلاص أقيمت الصلاة وهو بيصلي خلاص يعني يخرج من الصلاة ويتركها يطلع كده وخلاص يعني بالنية بمجرد النية تحليلها التسليم يعني بحيث انها تنتهي انتهاء مجزئا اما ان اذا كان سيبطلها لعذر فخلاص فيش محل للتسليم يعني مش تحليل ده ابطار لأنه التحليل التحلل بعد الإحرام كالنسك فعش تحرم وبعدين إيه طيب أنا خلاص مش محرم بطلت مش بطلت حتى لو فسد الحج تتم الفاسد ولو فتك الحج ومتى يفوت الحج يفوت بشيء واحد ايه هو حماده حمادة تعرف يتحلل بعمل عمره يعني يروح يطوف ويسعى ويحلق ويبدأ تحلله كده انه مخروج كده بمزاجه لا اما الصلاة لو رفض الصلاة انا انا مش في الصلاة خلاص خرج منها تبطل بذلك ايبا يا سيدي ماه لو اراد الخروج بين السجدتين خلاص من غير تسليم انما هو في التشهد لو هو في التشهد يتمه يسلم بقى ما حبكتش يعني تأخذ ايه ثانية ها نعم تشاهد الاول واراد الخروج من الصلاة ربعية يجعلها نافلة إن كانت فريضة ويقتصر على ركعتين يجعلها ركعتين ويسلم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله محمد السلام عليكم وصل ده لو مستعجل قوي يعني بفرض طبعا لو مستعجل قوي فيصلي على النبي والآل ويه ويخرج اللهم صل على محمد وعلى آله محمد السلام عليكم وكده يبقى خرج حتى لو مش عايز يكمل ورحمه الله ولا التسليمه الثانيه التسليمه الأولى ركن نعم وهو جالس يعني مش يقوم ويسلم وهو بيقوم أو هو بعد ما لازم يسلم وهو مازال جالس يعني ما يصحش هو بيذكر هنا الصلاة لمن لا يعرفها فلعل بعض الناس ما يعرفش حكم من التسليم وهو جالس محل التسليم وهو جالس قبل القيامة في ناس بتكبر وهي بتركع فلعله برضو مستعجل قوي يسلم كنا بنسلي قدام الحجر الاسود وبعدين أنا لسه بقول أس لقيت اللي بيخبطني في وشي بيجري على الحجر عشان يلحق يعني يقبل الحجر ده سلم امتى وام امتى وجري امتى يعني الامام سلم وأنا بقول لسه يعني لسه بأس كده هو خبطني في وشي معرفش هياخد سواب ايه ده يعني ما يخبط الناس كده جاي جارية من ورا زي السهم يخبص الناس قال عشان يقبل الحجر طبعا مش عاوز يغفر له ولا حاجة لو عايز مثلا يجيله فلوس يجيله حاجة هو فاكر كده يجيله البركة مثلا ما هوش ممكن لو خايق يعني كل ده عشان يهتدي ولا يغفر له ما كانش ضرب الناس عايزين يبقى في فهم شوية هم فاقتصر على وعلى آل محمد لا يعني اصلا انت لو لو هتروح عملنك الركعة او تكبيرت الاحرام يبقى استعجل قوي يعني في امامك سبريس كده بيدب على طول فده ايه بقى انت اقول اقل حاجة تجزق اقل ما يجزق لو مش هتروح كملها بقى بسرعة كمل بسرعة اه لا يعني مش لازم كل السنن ومصلي على محمد كما صليت على الابراهيم لو لقيته يعني هيروح منك سلم بقى واخرجك مش لازم تكمل المباركة بس نعم اه هو صلاته صحيحه عند الشافعيه ولكن ترك بعض من بعض الصلاة مهم طيب ارى لكم الحتة بتاعت وعنه يجوز الدعاء بحوائج دنياه وملاذها مما ذكر ونحو قال احمد لا بأس ان يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه واخرى قال الشارح وهو الصحيح اختاره شيخنا لظواهر الاخبار انتهى ولا بأس بالدعاء لشخص معين ما لم يأتي بكاف الخطاب فتبطل به وفي الفروع وظاهر كلامهم لا تبطل بقوله لعنه الله عند ذكر الشيطان على الاصح لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم ملعن فلانا وفلانا ماشي في يعني دعا في القنوت او نحوه وقال ملعن فلان فلو قلت اللهم مغفر له وارحمه ما تبطلش انما لو كف الخطاب تبطل ماشي يا سيدي وتحليلها التسليم وهو منها يعني من الصلاة وركن من اركانها عند جمهور العلماء للخبر وقلنا الاحناف قالوا هو آه آه ليس من الصلاة انما هو جزء خارج عن الصلاة او متمم لها او نحو هذا وعلى هذا يبطل لا تبطل الصلاة بترك التسليم يعني لو اخرج ريحا بعد التشاهد صلاته صحيح خرج من الصلاة وقلق ولكن الجمهور على خلاف هذا لابد من التسليم وهو المختار يعني لو اخرج ريح قبل التسليم تبطل صلاة يوم يتوضى الجبهتين فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وسن التفاته عن يساره اكثر بحيث يرى خده لفعله عليه الصلاة والسلام رأوه يحيى بن محمد عن عمار وفيه وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر والالتفات سنة فيهما لما تقدم وقال أحمد ثبت عندنا من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم يبقى يسلم عن اليمين وعن اليسار ويبدأ من تلقاء وجهه وينتقل مسلما جهة اليمين فيقول السلام عليكم ورحمة الله ويرجع غير قائل شيئا ثم يبتدئ التسليمة الثانية من تلقاء وجهه كذلك ويقول السلام عليكم ورحمة الله يعني وهو بي بيلتفت فيبقى ذكر الالتفات التسليم فإن اكتفى بتسليمة واحدة جعلها بين تلقاء وجهي وجهة يمينه وقال السلام عليكم فقط يبقى جهة يميل يميل خفيف جهة اليمين ويقول السلام عليكم ويقول مستعجل قوي يقوم عامل كده الامام بقى هيركع او الجنازة هتروح او العيل هيحصل له حاجة او اي حاجة يعني مستعجل قوي جدا جدا ويعمل كده طيب يا سيد وصلنا التفاته عن يساره أكثر سؤال في الصحة والغلط يلتفت عن يساره أكثر أبلغ من التفاته عن يمينه صح ولا غلط آه؟ الأنين ها الأول مرة يعرفوا الحكم في الأنين قاله هو قال كده الايمن والايسر الايمن ها يعني يعمل قوي كده في يشوفوا الايمن كمان نعم جنبه برضو اه يعني, يعني بس اي حد يعني لو هو عمل كده مفيش اي حد هيشوف بياض خد الايمن انما لما يبالغ قوي يبقى ممكن اللي وراه يشوف بياض الخدين الاثنين الشريفين صلى الله عليه وسلم وقال لا يطول السلام يعني لا يمد به الصوت ما يقولش السلام عليكم ورحمة الله بس ما يخطفوش اوي زي الشيخ الفذافي حفظاه الله عاوز يطبق السنة دي فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ابراهيم شبعان طبعا بيعمل كده ولا هدي شوية ها الشيخ الفذافي نحسبه من الايمة الصالحين يعني والمتسننين يعني يتبع السنة في ناس كده ما يهمهاش اوي يعني ما تدقش اوي وفي ناس مهتمة بكل سنة وكل حاجة ونحسبه من هؤلاء يعني والله حسيب ولا نزكع الله أحدا ربنا يحفظه وينفع الناس به ها يطول ايه ليه طولها ليه السلام عليكم ورحمة الله مش الله الله عادي يا حركتين ممكن ماذا عرضت هو ألمي وما يمد شو ولا يطول السلام ولا يمده في الصلاة على الله. نعم الله. الله أي ما يمدهاش المد مخالف للسنة لأنه ورد أن النبي من السنة حذف السلام في الصلاة يعني انه يقولوا كده من غير مادة خالص بس مش معناه ان حتى المادة الطبيعي يجعله حركة واحدة بجاء حركتين، لا مادة اللين بيبقى حركتين ما تقولش قال قالة, قالة. كده ادي مادة طبيعي حركتين والحركة مقدار ما يقرأ فيه الحرف يعني كان ده بتقرأ الحرف في زمن معين يبقى المادة حركتين يبقى في زمنين وطبعا بيعبره بتوع التجويد لك ايه مقدار ضم الاصبع او فرد وقال يطول السلام ولا يمده في الصلاة طب ما دي هي دي من باب التفسير يعني من باب التفسير ولا يمده في الصلاة ولا على الناس يعني برضو حتى لو سلم على الناس ما يمدش التسليم برضو اه عموما فيبقى كأنها الجملة التانية أتى بها مش لمجرد التفسير إنما لجمع حكم آخر يناسب المقام يعني وأن لا يطول السلام وأن لا يكون ذلك لا في السلام ولا في ولا في غيره يعني ولا على الناس وأن يقف على آخر كل تسليمة، فما قلش السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا غلط لازم يوقف على نهاية كل تسليمة ويبدأ الثانية بيه بهمزة ال الوصل منطوق السلام عليكم ورحمة الله وبعدين إيه يرجع تاني وجهه تلق وجهه ويبدأ من تلقاء وجهه السلام ويه يبدا الايه نلحق الالتفات الى اليسار <تصفيق> ايه بيقول ايه بقى في التسليمه دي السلام عليكم ورحمة الله في كلا الجهتين وده الافضل والايه والادوم يعني انما لو قال وبركاته في كلاهما او في اليمنى دون اليسرى او ترك في الاثنين او اقتصر على السلام عليكم بس يكون تسليم واحدة من باب الاستعجال الشديد كل ده جائز ولكن لا يديم هذا انما اللي يديمه والله هو التسليمتين بالشكل ده وان ينوي به الخروج من الصلاة <تصفيق> نعم يقف النص ازاي ام بيقلك يقف يعني وجوبا ولا استحبابا لا اصلا هو الصلاة تنتهي بميم عليكم بميم عليكم من التسليمة الاولى فلو قال السلام عليكم واخرف بعد كده اي تخريف ما يضروش انه خرج من الصلاة خلاص ما يضرش الصلاة يضر الشخص بقى عند ربنا التخريف يضر طبعا ايه ماذا انت مزهول ايه النهاردة ايه مخك في ايه مخك في الدماغ ها معنا لا انا عايزك تفتح دماغك شوية معايا عشان عايزك تطلع الاول على الدفعة دي ها النجاح 90 في المية يبقى هنا ولا يمدوه في الصلاة عطف تفسير والمد اطلت الصوت بحرف من حروف المد لقول ابي هريرة رضي الله عنه حدف السلام سنة وروية مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم ولكن كونه قدم رواية ابي هريرة يشعر بتمريض بتمريض الايه المرفوع وصححه والترمذي يعني ترميذي صحه قلقت ما قلقتش او الترمذي صححه وابو هريرة ايش وخلق وعليه اهل العلم وطبعا عمل الناس من مما يأخذ به العلماء ايضا عمل العلماء يعني بيعتبروه شبيه بالاجماعة جمع عملي أوه. وقال ابن سيد الناس قال العلماء يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمد مدا لا أعلم اعلم في ذلك خلافا بين العلماء انتهى وحذفه تخفيفه واختصاره أي عدم تطويله ومده يقال حذف في قوله حذف في قوله يعني اوجد واختصر يبقى الحذف الحذف ليه كم معنى الحذف ليه كم معنى ها ثلاث معاني المعنى الاول ايه الايجاز والاختصار عدم الإطمح وعدم التطول والمد والمعنى الثاني، آه، الإزالة والمعنى الثالث، ايه المعنى الثالث؟ الله، يعني لازم تفهم بقى الحذف اللي هو الإلقاء والرمي. أي نقول حذفه مش ممكن نقولها بالعمية دلوقتي حذف عليك مش كده. فدي لغة عربية الحذف بس بتزال يعني بس الناس طبعا بتخلي الذال دال في العمية ماشي نعم لا الخذف اللي هو تحط الحصاه على صبعك وتحطها على الابهام وتدفعها بالسباب كده ده اسمه ايه خذف آه. ماشي فاله يستحب ان يكون رأي الجمار في الحج كحصل خض في كحصل خض خض ولكن الخض نفسه مكروه انما الحف قد الحف بتاع الخض اللي هو بيبقى بين البندقه والحمص عارفين البندق محدش بينطق البدلان محدش عارف اي حاجة صيب يا سيدي يبقى احنا خدنا هنا احكام جديدة هي مين اللي بيحط الامتحان اكتب يا ابني الاسئلة دي في الامتحان عشان يجوا تبقى الامتحان جاهز المرة الجاية الامتحان في الدرس في الاسئلة دي اظن بقى يعني عادنا نقولها ونعيدها وقلنا انها جاء في الامتحان يبقى لما يجي نقول النجاح من تسعة ونص من عشرة ها؟ وده معناه انه عشرة من عشرة لانه هنجيب عشرة اسئلة فلازم نجاوبهم كلهم طيب يا سيد ولا يجزئ انه احنا قلنا بقى كلام قلنا الحذف خلاص قال النقعي السلام جزم يعني تقول السلام عليكم ورحمة الله جزم يعني اللي هو الإيه الاسكان يسكن الهاء في غير صلاة بيقول ان ينوي به الخروج من الصلاة لازم ينوي به الخروج من الصلاة يبقى النية شاملة لطرفي الصلاة الدخول والخروج يبقى فيه نية في الدخول ونية في الخروج طب ينوى به السلام على مين على الحفظة وعلى الحاضرين الحفظة والملائكة الحفظة والحاضرين لحديث سامرة أمران رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن نسلم بعضنا على بعض ببثن والإمام والمصليم والملائكة اللي موجودين في المسجد رواه أحمد أبو داود والحاكم وإسناده ثقات والبزار رواها ايضا وزاد في الصلاه على الحافظ واسندوه حسن من الحافظ من الحافظ يا ذكرية من حجر من فيهم مكي ولا العسقلاني ولا الهيتمي ها التاني شفيعي كلهم شفعي طبعا الايه المكة الهيتمي ده واحد بس شافعي اما العسقلاني من عسقلان في فلسطين فشافعي برضه ولكن هو طبعا الـ الاسعد بحفظ الحديث وهو امير المؤمنين ولا يوصف غيره في زمانه به بل ولا قبل زمانه إلا أن يقال عن شيخ الإسلام إلا أنه يعني ما كانش مشهور بالحديث وكتبته وكده واللي به إنما قاله إذا قال ابن تيميه عن الحديث لا أعرفه فليس بحديث وده يدل على أنه بلغ مرتبة إمارة المؤمنين في الحديث برضه بس ما كانش ما يعني ملوش مؤلفات ولا بتاعه. كان بيه أسس وعلم الحديث والرجال ده كان منتهي من زمان مش هيأسس فيه حاجة يعني القواعد وخلاص وامتهى, وامتهى الجرح والتعديل والأمور اتقفلت من زمن فطبعا الحافظ ده يبقى ابن حجر العسقلاني امام الحديث ابن حجر المكي مشتهر بالفقه وكان بيكره شيخ الاسلام جدا عكس ابن حجر العسقلاني المكي الهيتمي كانش بيحب شيخ الاسلام مش الهيثمي الهيثمي ده واحد تاني بتاع الحديث ده الهيتمي محله ابن هيتمي ابن حجر المكي الهيتمي اللي هو ليه حشية على الاضاحة للنوية في المناسك وليه كف الرعاة عن محرمات الله والسماع وليه مؤلفات ولي نعم ما له ما كانش شيعي لا ما لا كانش شيعي إنما كان يعني مخالف شيخ الإسلام في المحجة إنما ابن حجر طبعا ابن حجر من أعيان المئة الثامنة شيخ الإسلام من أعيان المئة السابعة السابعة ويعني والسمنة بس تفقه يعني لأنه ولد سنتك ستمية واحدة وستين ستمية واحدة وستين رحمه الله طيب يا سيدي قلنا بقى ايه وأن يقف على آخر كل السنة وأن ينوي به الخروج من الصلاة قال الحافظ اسمه دوحة قال النووي السلام على الملائكة والمقربين ومن تبعهم من المسلمين اعتضدت طرقه فصار حسنا او صحيحا النووي من الحفاظ ايضا من حفاظ الحديث فصار حسنا او صحيحا ده معناه انه يعني حسن لغيره وممكن يبقى صحيح ينتقل بالاعتضاد الى الصحة ازاي دي تحصل ها ايوة يعني الضعيف لما يعترض دي بحسن لغيره ممكن بعد طرقه يحكم عليها بعد البحث بالحسن فلما تعتدد مع بعضيها يبقى صحيح لغيره انما لو حكم عليها بالضعف وكأنه التردد هنا لانه ما استفدش في البحث وانه يحتمل ان بعض المضعفات يحكم عليها بالحسن فلما يبقى حسن وحسن وحسن مع شوية ضعفاء من الحديث ده عن ضعيفنا يكتموا على بعض يبقى صحيح لغيره لانه الحسن حسن لذاته يعني وده طبعا يعرف بالنظر في الرواه الآخرين وهكذا يعني وعند مالك تاج ابنية الخروج منها واختاره ابن حامد وهو قول الشافعي وغيره ايه يا يبقى المذهب طبعا المختار عند ابن حامد ايه تاج ابنية الخروج منها يعني طب ما إزاي يسلم من غير مية الخروج واحد دخل مثلا قال السلام عليكم قال له عليكم السلام لو ناوي الخروج من السلام فقال السلام عليكم يقصد الموجودين كلهم انما لو قالوا عليكم السلام يقصد الرد على الراجل صلاة بطلة لانه اولا خاطب خاطب ثانيا انه تكلم بكلام خارج عن الصلاة وتبطل من جهتين يعني نعم اكتبش ليه يا حماده اكتب ايه الدوله قلم وانزارجن الدول العالمين طيب وأن ينوي به الخروج من الصلاة لا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنائزة والمختار خلافه والمختار خلافه مذهب الشافعية وورد في حديث معرفش هل هم أنكروه والله هي التسليم الوحيد أن يسلم ساء تسليمة واحدة تلقاء وجهه ملتفتا يسيرا إلى يمينه فقال السلام عليكم وقال صلى الله عليه وسلم معرفش دي قالوا فيها إيه إنما مذهب الشفعية إنه يخرج من الصلاة بميم عليكم وهو المختار لأن لا يثبت ركنية ورحمة الله صلاة الجنازة قال لك يكفي السلام عليكم من غير ورحمة الله طيب بيقول لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوله ولأنه سلام في صلاة ورد مقرونا بالرحمة فلم يجزئه بدونها كالسلام في التشهد وأما صلاة الجنازة فيجزئه والأولى أن لا يزيد وبركاته لعدم وروده في أكثر الأخبار وإن زاد جاز لما رواه أبو داود من حديث وائل كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله كذلك ما لم يتخذ ذلك عادة فلا لمخالفة السنة المستفيدة يبقى السنة المستفيدة السلام عليكم ورحمة الله لو التزم بقى وبركاته في كل صلاة يبقى خالف السنة فلا فلا يشرع هذا فلا ينبغي أن يفعله ولكن إن فعله هل تبطل صلاته إن أنت عمد تلبس الدين على الناس ومخلفة السنة وصرف الناس عن السنة فمو يعني في احتمال أن صلاته تبطل أما واحد مش منتبه وفكر أن يجس السنة وصلاته صحيحة وعلى قول الشافعية يخرج من الصلاة بالميم خلاص بنطق الميم يعني فالزيادات ما تبطلش نعم ها أي والعمل عليه طيب وهنا بيقول ايه والاهل السلون هو عن ابن مسعود وقال التلمزيح حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم ومصحابه قال العقيلي والاسانيد صحيحة ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين ان يسلم تسليمتين يعني ولا يصح في تسليمة واحدة شيء انتهى ده قول العقيلي ولكن غير مسلم وقد أجمع العلماء على مشروعيتهما وهو فعله الراتب وقال ابن القيم ثبتت بهما السنة الصحيحة المخكمة عن خمسة عشر صحابيا ما بين صحيح وحسن انتهى كلامه ونص الطحاوي وغيره على تواتر التسليمتين عنه صلى الله عليه وسلم وقال البغوي وغيره التسليمة الثانية زيادة من ثقات يجب قبولها والواحدة غير ثابتة عند أهل النقل يبقى ده قول من كمان البغوي البغوي يبقى لحد هنا وبرضه ايه ما ثبتش على كلامهم يعني التسليم الواحدة فإن بغي أن يجتنب هارة التسليم التانية يعني مش هيضرهم وما يقوله يعني إلى أن ننظر في مسألة التسليمه الواحده دي ان برضه الايه نعتمد التسليمتين ونلتزمهم ولكن على كل حال التسليمه الأولى هي اللي ركن والصلاه يخرج منها بعليكم وطبعا ينبغي ان لا يترك ورحمه الله يعني هتعمله له ايه ولا تعطله رحمة ربنا يمكن تسهل له الحجة اللي هو مستعجل فيها ولا تخليه مش مستعجل يعني يروح السبب اللي هو والأولى أن لا يزيد بركته وإن كان المصل في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد تشاهد الأول ولا يرفع يديه وصل ما بقي كالركعة الثانية بالحمد يعني بصورة الحمد اللي هي الفاتحة اي الفاتحة فقط ويسر بالقراءة وقلنا ورد في الظهر ان يقرأ بعد الفاتحة في الاوكراين اذا طول الاولين ولا يرفع يديه نهدر مكبرا بعد شهد الاول ولا يرفع يديه عايزين تختاروا ان يرفع يديه اه يرفع يديه على المختار المختار عندنا انه يرفع يديه بعد لانه كان مبتدئ لركعتين كمان يعني يرفع يديه انما بعد الاولى والتالتة ما يرفعش يديه وهو اي يرفع يديه بعد التانية ويرواية برضو عن الامام احمد يعني مش رواية واحدة ديرواية والرواية التانية انه يرفع يديه فيهما وهو المختار ها يعني موضع الرفع ده مسألة تاني. قال الشيخ مندوب إليه عند محقق العلماء العاملين بالسنة هنا بقى إيه بيقول في الأول لا يرفع يديه حكاه بعضهم وفاقا وعليه جماهير الأصحاب وعنه يرفع يديه قال الشيخ مندوب إله عند محقق العلماء العاملين بالسنة الشيخ طبعا هو شيخ الإسلام ابن تيمين وقد ثبت في الصحاح والسنة ولا معارض لها ولا مقاوم، واختاره هو والمجد من المجد؟ جده، وصاحب الفائق وابن عبدوس واستظهره في المبدع والفروع يعني قال هذا الأظهر يعني وصوبه في الانصاف قال الصواب ان يرفع يديه طبعا ليه بي بيقول اللفظ ده يعني هنا صوبه وهنا استظهره لان الاذهر يبقى لمقابله قوي شوية عند قائله يعني يبقى كأنه في المبدع والفروع قال ده اذهر يعني الثاني برضو احتماله فيه شيء من القوة انما اللي يقول الصواب بيبقى التاني غلط يعني غلط قالوه ابس غالط وهو أصح الروايتين عن أحمد ومذهب أهل الحديث لما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع صلى الله على النبي وآله وصحبه ابن عمر وهي في بعض طرق البخاري أيضا وجاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد السعدي قال ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما ما منكبيه كما صلى عند افتتاح الصلاه رواه مسلم وابن ابي حاتم في صحيحه وغيرهما وصحاحه الترمذي وغيرهم الحديث عليه وهو يعني كفاية بقى يعني حاجه متابع متابع عمال يستدل بخاري ومسلم وذا و ومليون واحد مش كده كافي يعني اذا بتقرو ثاني بقى قالوا وصل ما بقي كركعه الثانية بالحمد يعني بصوره الحمد قال الفاتحه فقط ويسر بالقراءة ثم يجلس فيه تشاهده الأخير متوركا عرفت الفرق بين التورق والافتراش الافتراش يعني يفرش رجله اليمنى ويقعد عليها اللي هو بتاع التشهد الأول وإن كان التشهد الأول هو الأخير اختلف ويفترش برضه يعني إذا كان صوت الصبح ركتين بها برضه يفترش يعني ولا يتورك الشافعية قالوا التورق في كل تشهد يعقبه السلام سواء كان اولا او ثانيا اما غيره فقالوا التورق في كل تشهد ثان يعقبه السلام ها جمهور العلماء الحنبلة يعني على ايه مؤقتة الشفعية قالوا يتورق في الصبح و ايه ابن القيم قال ايه يسترش لان ده ده تشهد اول فيفترش فيه مطلقا سواء كان ايه يعقوب السلام او لا ثم يجلس ويتشهد الاخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليته على الأرض، ثم يتشهد ويسلف. يبقى أد الـ الصف الأول التي وردت في التورق إنه ينصب اليمنى وي ويفترش اليسرى، ويجعل أليته على الأرض. يبقى هيطلع اليسرى مش هيقعد عليها. هيقعد على الأرض على طول الأليه. لأليتين على الأرض ويطلعهم الصفة الثانية أنه يفترش اليمنى لا ينصبها ويجعل يسراه بين ساقه اليمنى وفخذه اليمنى فخذ وساق اليمنى ها؟ نعم اه يعني يفترش اليومنا بحيث يجعل جانبها الداخلي الى الارض لا ظاهرة افتراش ممكن يبقى كده وممكن يبقى كده فيجعل جانب رجليه اليمنى على الايه على الارض ويخرج اليسرى بين فخذه وساقه يعني بين ايوه كده اهو عملها محمد محمود مع ها يعمل كده اهي أما التانية فينزل اليسرى تحت اليمنى وينصب اليمنى التورق المشهور المعروف والأصابع هكذا للقبلة نعم آه. وطبعا عارفين القصة ثم لقى واحد بيدرس قال يا هذا أتحسن تصلي تبتعب تسلم مع التدرف فقال له اقف بكذا واجلس بكذا وبعدين قال من ضمن بقى جلوسه وانصيبه اليمنى واخرجه اليسرى يعني الوصف انه بيعمل السنن الظاهرة والباطنة انه برضه يقف بالخضوع ويجلس بالمش عارف ويسجد بالخشوع فقال إيه حدث فانك قال له كده ايه تعرف تتكلم يعني مش اللي بيدرس يدرس ده يعرف الصنم الظاهرة بس ولا برضو تارك للسمم الظاهرة يعني لازم يجمع بين الاثنين السمم الظاهرة وحل القلب مين بيسأل حاجة المغرب والعشاء في تشهد ثاني يعقوبه السلام يتورك فيه من غير خلاف بل خلاف في التشهد الاول اللي يعقبه السلام يعني في الصلاة الثنائية او الثلاثية التي لا تشهد اولى فيها وهي الوتر ويصلي ثلاث ركعات بدون تشهد اول تشهد واحد فقط احد صورها يعني نعم يعني يأخذ بمذهب الشافعيه ويتورط ما فيش مانع يأخذ بمذهب الحنابلة ما فيش مانع وهو المختار يفترش <تصفيق> <تكلم> اهو محمد اكتب يا حمد <تصفيق> قالوا في من في المسبوق في المسبوق انه يلتزم حال الامام يعني يصلي كما يصلي الامام فاذا انهى الامام صلاته قام فاكمل صلاته بقى هو على اللي باقي الواحد فيصلي زي الامام يبقى يتورق زي ولكن عايزين تراجعوها نشوف المسبوق يعمل ايه علقوها نبقى نرجح نعم يخترش المسبوق طيب اللي كنت قلتلكه كده يبقى هذا مسبوق دي مسألة تانية يقول ايه دي مسألة تانية الامام احمد قال يتشهد فقط، ولكن نقل عن غيره إنه يكمل التشهد للآخر ويسلم ويدعو وكل حاجة لا مش ما يسلم شيء بعد مسبوق حد ما ما مي ثم يتشهد ويسلم والمرأة مثل أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين ولكن تضم نفسها في الركوع والسجود. وغيرهما فلا تتجافى وتسدل رجليها في جانب يمينها اذا جلست وهو افضل يبقى هنا تسدلهما في جميع الجلسات لوجود المعنى الذي لأجله شرع الجلوس على هذه الكيفية ولم يصرحوا بحكم جلوسها على غير هذه الكيفية المشروعات في حقها إلا ما يفهم بالكراهه في الفروع حيث قال ولا تجلسك الرجل لكن قال البخاري كانت أم الدرداء تجلسه تجلسه كالرجل وهي فقيهها امم لا هو هنا بقى ما فرقتش نعم يعني ما عنديش نص ان لو انفردت هل تترك هذا ما يسترها يعني ما عنديش نص اللي يلاقي نص في حتة يجبه لنا نقرأه ونثبته يعني انما اللي عندنا كلام عام كده مفصلوش قال هي تعمل كده وخلاص اي تسدل هما في جميع الجلسات يعني كيفية الاسدال يعني لا تقيم بقى ولا ايه لا تقيم لا تقيم اليمنه يعني علقوها برضه نبقى الايه نذاكرها ثاني نشوف ايه ناه نجيبهم على بعض تصد يعني على بعضه اللي مش على بعض وهو قال طيب اذا جلست وهو افضل او متربعه يعني وهو يعني لها ان تتربع ولكن ال الاسدال جهه الجانب يمينها دي افضل من التربع افضل من التربع تجيبها تجيبوا الاثنين على يمينها زي الرجل يعني زي الرجل وهو افضل افضل من التربع اه التربع صعب لما تنتقل من وهي من السجود تيجي تقعد وتتربع صعب فالافضل انها تجلس على هيئة التورك اللي هي اشبه بالرجل يعني نعم يعني ربع ساعة ساعتين كده وبعدين لا ما انت مش هتقف وسط الدرس مش ممكن بعد الدرس ممكن هتك... وتقول لحد عليها وهو يبقى يسألني ويبلغك شكيها للشيخ هاني وهو يقول لي ويمكلمك في التليفون او تستنى من خلص لا معجبك لكن تضم نفسها في الرقوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى وتسدل رجلها في جانب يمينها اذا جلست وهو افضل او متربعة وتسر بالقراءة وجوبا ان سمعها اجنبي يعني ان سمعها اجنبي تسر وجوبا وان لم يسمعها اجنبي فالاسرار يبقى ايه مش واجب ولا حاجة يبقى على حسب حالها زي الرجل بقى وخنسة كأنسة في الأحكام ثم يسن أن يستغفر ثلاثا يعني المثلي يستغفر ثلاثا بعد الصلاة يعني بعد ما يسلم ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام هو طبعا هنا حاطة همزة على اللهم وهي همزة وصل وطبعا على اعتبار أنه بيقولها ليست موصولة بما قبلها أو بشيء قبلها فعملها علشان يظهر ليك كيفية النطق يعني ما يبتدئ بيها يعني إنما لو ما كتبهاش على اعتبار ان القارئ فاهم. يجوز يعني ممكن افضل. <تصفيق> ها? <تصفيق> يعني على. اه. اه. ان ما ايه? لم واحدة? اللهم بلا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركته هذا الجلال والاكرام. ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا ثلاثا وثلاثين يعني يقولها مع بعض كده يكرر ولو قال كل واحدة لوحدها ثلاثة وثلاثين مرة ظاهر أنه يجوز وأفت به الشيخ سامة عبد العظيم وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير يبقى هنا يقول كل واحدة 33 ولعله يشق على الذهن يعني أنه عقل معنى التسبيح ثم التحميد ثم التكبير ثم يرجع إلى التسبيح ثم التحميد ثم التكبير يشق ولكن من استطاعه لا بأس وإن قل سبحان الله 33 مرة وبعدين الحمد لله 33 والله أظهر 33 يبقى برضه يجوز وده الأظهر إذا قلنا وتمام المئة لا إله إلا الله لأنه لو كان قالها على بعضها 33 يبقى دي 34 مش مية إنما هو قال كده يعني هل هنا معاً ثلاثا وثلاثين مم. وطبعا ده ظاهر الحديث تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين فكأنه الظاهر منها أن يقول الثلاثة مع بعض كده مم. قال الشيخ ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة وقال بعض السلف والخلف ويعقده والاستغفار بيده لحديثي يسيرة عليكنا بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات يبقى يعد على الأنامل رواها أحمد أودود الترمزي المسألة هي اللي بتسأله فيها أحيانا هيقولها وسواء ضبط عدده بأصابعه أو برؤوسها أو بمفاصلها بعض الاخوة يقول لك لا رؤوس الأصابع بس يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وعطت على الرأس الايه الايه سبحان الله سبحان الله سبحان, الله سبحان الله وما يندسش تقعد ايه تمشي على الأنامل كده ولا على المفاصل بعض الناس بتعد على المفاصل بس المفاصل هيبقوا اتنين في كل اصبع اللي كان يعمل المفصل اصل الاصبع والتاني والتالت يبقى ثلاث مفاصل برضا ماشي وسواء ضبط عدده باصابعه او برؤوسها او بمفاصلها بأن يضع ابهامه على كل في كل ذكر على مفصل قال الشيخ وعدوا التسبيح بالأصابع سنة وبالنوى والحصى ونحو ذلك حسن المبتدعة اللي بيقولوا السبحة حاجة وحشة الناس اللي مش فهمة زي فهم الشيخ الاسلام يعني مش فهمة قدر فهم شيخ الاسلام يا صافي حسن قال حسن ولكن الافضل طبعا في التسبيح ان يكون على الايه ف33 بتاع الصلاه مش محتاجين سبحة لان مش هتغلط فيهم انما لو عايز واخد ورد زي مثلا سيدنا ابو هريره 2000 مره عشان طيرهم على صوابعك يبقى هتسيب بقى ايه هتسيب التسباح وبتعد دي ايه تنتبه للعدد بقى اتماشر الف طيب اتماشر الف وعدهم على سابعة بقى وشوف واما ما يجعل في نظام الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه اللي هو السبحة يعني ومنهم من لم يكرهه هو. واذا حسنت فيه النية فهو حسن واذا حسنت فيه النية فهو ايه وأما اتخاذوه من غير حاجة أو اظهروه للناس مثل تعليقية في العنق وأن بقى الطفية بقى والحركات بتاعتهم أو واحد عايز يعمل إنه إيه الحج فلان بقى ويطلع هو ما بيصليش أصلا عشان يعمل إنه متدين أو يعمل تقي كل ده رياء وهو أو جعلوه كالسوار في اليد يبقى يعمله كأنه سويرة كده في الإيد زي المصارة كل ده طبعا اي حاجات وحي فهذا اما رئاء الناس او مضنة المراءة ومشابهة المرائين من غير حاجة الاول محرم هو رئاء الناس والثاني اقل احواله الكراهة ان يبقى مضنة المراءة يعني ممكن يحصل منه المراءة ومشابهة المرائين من غير حاجة وده اي مكروه. هل يفضل التسبيح على اليد اليمنى دون اليسرى؟ يعني ده اللي انا عارفه بس اللي عنده نص فيها يقول نعم قال اللي ورد إن انه على اليمنى طيب يعني افضل ولكن يجوز المسألة اجتهاديه ويجوز على اليدين يدين جميعا امم هذا مش هو اللي اتدرس في يعني على نفس قلنا ولا لا خالص يعني يعني اكثر يعني من الالم طيب يعني النقل ده يا ريت لو تلقوه مكتوب ولا حاجه نبقى نضيفه للمذكرات بتاعي ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه آه. يدعو بعد كل مكتوبة لأن الدعاء عبادة والإخلاص رقمه الأعظم قال تعالى وأمره إلا ليعبد الله مخلصا ده, ده تعليل طلب الإخلاص وده يعني ما إحناش مع تجمله تعليل ولا حاجة. آه. ومجتمبا للحرام يبقى مخلص ومجتمب للحرام علشان يقبل دعاءه قال الشيخ اذا لم يخلص الداعي في الدعاء ولم يجتمب الحرام تبعد اجابته الا مضطرا او مظلوما المضطر والمظلوم ما تبعدش اجابته وان كان كذلك اما غير هذا تبعد اجابته ويكون بخوف وخشوع حضور قلب وعزم ورغبة ورهبة ورجاء وينتظر الإجابة ولا يعجل شوف أداب الدعاء جماحها بسرعة كده يبقى الإخلاص فيه واجتناب الحرار ويدعو دعاء المضطر ويكون الدعاء بخوف وخشوع وحضور قلب مش تايه عما يقول له دعاء وهو قلبه مشغول بحاجة تانية وعزن ورغبات ورهبة ورجاء وما يستعقلش بأن ينتظر الإجابة ولا يعجل والحاصل أنه يستحب للعبد إذا فرغ من صلاته واستغفر الله وذكره وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروع عقب الصلاة مما تقدم ونحويه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء فإن الدعاء عقب هذه العبادة من أحرى أوقات الإجابة لا سيما بعد ذكر الله وحمده والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبلغ الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار وفي حديث فضالة إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء صححه الترمذي والذكر بعد الانصراف هو كما قالت عائشة مثل مسح المرآة بعد ثقالها يبقى كأن الصلاة تسقل المرآة والذكر يمسحها بعد ثقالها يقوم تطهر زي ما قلنا لكم فيه الزلت النجاة فإن الصلاة نور فهي تسقل القلب كما تسقل المرآة ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة فطمئن ان يستجاب للداعي حين اذا قامنا ها جدير وان ارتبط نفسه على الطاعه وانشرحت بها وتنعمت بها وبادرت اليها طواعيه ومحبه كان ابلغ فانه افضل ممن يجاهدها على الطاعه ويكرهها عليها يعني هو في الاول بياخد ثوابين لما يوصل للدرجة انه يبقى يأتي الطاعة طواعية ومحبة يبقى ده درجة افضل من اللي بيجاهد نفسه واضح يبقى الماهر بالقرآن مع السفرات الكرام البررة والذي يقرأ ويتعتع فيه هو عليه شاق ولاه اجرانه وإن بغي أن يكفيه فإن, أخفاء فإن في إخفاء الدعاء فوائد منها أنه أعظم إيمانا وأعظم في الأدب والتعظيم وأبلغ في التضرع والخشوع والإخلاص وجمعية القلب على الله وأنه دال على قرب صاحبه من الله وأدعى إلى دوام الطلب والسؤال وأبعد عن القواطع والمشوشات وغير ذلك من فوائد وأما إظهاره والاجتماع عليه فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا يعني يصلوا يدعو جماعة دمورة لا في الفجر ولا في العصر ولا غيرهما من الصلوات بعض الناس يصلوا الفجر ويطلعوا الدم باب المسجد يدعو جماعة واحد يدعو الناس تأم ولا استحب ذلك أحد من الآئمة قال الشيخ ومن نقل عن الشافعي انه استحب ذلك فقد غلط عليه ده غلط عن الشافعية وهو ما استحبش كده ويستحب جلوسه بعد فجر وعصر الى طلوعها وغروبها نص عليه واقتصر بعضهم على الفجر لفعله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم يبقى مسألة الدعاء بعد الصلاة مبني على الحديث اللي صححه الترمذي، ولكن ال ابن القيم حمل هذا على انه الدعاء قبل السلام مش بعده وعلى هذا يبقى ما ثبتش الدعاء بعد السلام كل لكل صلاة فريضة يعني ولكن قال ولكن هناك نكتة لطيفة لابن القيم نكتة يعني حتة صغيرة كده ولطيفة ان الدعاء يستحب أو يكون اقرب للاجابة بعد العبادة والصلاة والذكر والتسبيح نحو هذا والاستغفار وهذا اي يعني يبقى كانه الدعاء اقرب القبول بعد الصلاة وابكرة فعلى هذا يعني ان كان محتاج للدعاء في وقت اشد من وقت يبقى يدعو في بعض الاوقات ومش محتاج للدعاء يعني احتياجا زائدا فهيبقى يقتصر ها ما تبقاش عاده على طريقة ابن القيم انما القول الثاني انها تبقى عاده على اعتبار ان الوارد ده بعد ال بعد الصلاه مش قبل السلام بعد السلام يعني ولكن يعني ابن القيم ادعى انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان كل صلاه يجلس ويلتزم الدعاء فيبقى يعني المسألة فيها يعني شوية ولكن والله اعلم حاجة الناس الان يعني ما يناسب احل مكلفين ان هم يدعو يجتهدوا في الدعاء ولكن يترك احيانا وخاصة لو انت في وسط السلفيين او مصطفى محسن موجود او حد او كده تبقى ايه ما تدعوش يبقى تركت الدعاء احيانا احتياطا وتكثر من الدعاء احيانا ايه يا صاح؟ اما تشوف مصطفى تدعي في سره تقول ربنا يمشيه من هنا عشان نال. ربنا يثبته معنا بإذن النعم. ها؟ ابن القيم اش كده؟ اه ما هو بناء على انه الحديث الترمذي هو حمله على انه قبل السلام يبقى كده ما بقاش بعد السلام يبقى التزام العبادات بدعة مكروه التي لم يلتزم بها النبي يعني ولم يوظب عليها بدعة ولكن مكروه مش محرمة والكرهة هنا يخشى منها ضياع ثواب العمل يعني بالنسبة للتسليم بعد التشاهدة يقف في الوسط بين التسليمتين ام يحرك وجهه الى جهة اليسار مباشرا بدون توقف طيب هادي سؤال نبقى نشوف هل المستحب قول صلى الله عليه وسلم عند قول ليس عند سماع اسم النبي وهل يصلي عليها عند قول وجاء او ذهب ولم يذكر اسمه وهل يستحب قول رضي الله عنه عند ذكر احد الصحابة عند ذكر احد الصحابة يستحب قول رضي الله عنه وعند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سواء بذ... مع ذكر اسمه او لا فهذا مستحب ولكن يتأكد اذا ذكر اسمه خلي معكم الاسئلة دي عشان نبقى انا رجحها تاني مع الشيخ اسامك حلق او مع حد أنه... أه؟ اذا سمعت برضو تقول واذا قلت تصلي ايضا في الحالتين تصلي عليه. هل هناك قول بوجوب الاستعاذة من عذاب جهنم وعذاب قول من فتنة المحيا والممات من فتنة مساحة الدجال بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لا إنما قبل السلام يستحب ولكن هذا قول الجمهور العلماء بعض أهل العلم قال لابنه حين لم يدعو بهذا الدعاء قال له أعد صلاتك فحملوا هذا على التأديب لان ظاهر البطلان ما يعيد الصلاة ليه فقال ده بيربي ابنه فيخليه عيد الصلاة عشان بعد كده ما يسبش لايه السنة فطبعا هي مستحبة على المختار اذا كان المأموم مسبوكا وجلس المام للتشاهد الاخير يصلي فهل يصلي المأموم على النبي ام يكرر النص الاول ده على حسب اخذه مذهب مين وفي خلاف بين العلماء فايقول التشاهد ويصلي على النبي. وشاهد الأخير والشاهد يقول أن يشاهد. آه في في الأخير. يبقى يتشهد. قلنا في قولين أن يتشهد فقط. قول الثاني أن يتشهد ويصلي ويدعو تبقية المصلين. لأنه كأنه ماشي مع صلاة الإمام هل يجوز إقران الصلاة والسلام مع باقي الأنبياء إيه الإقران ده والالتزام بها مع كل ذكر باقي الأنبياء أم هو خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده يعني مع كل ذكر للنبي النبي إدريس أقول سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام بقى بنشوف له السؤال ده جوابناش حالياه يا شيخ هل يجب أن نعرف في هذه المرحلة حكم أفعال الصلاة كلها مثال حكم التسليم بدون تحريك الرأس والخلاف والراجح حكم التسليم بالفرغ المنصوص عليها والخلاف والراجح حكم التشهد بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني على حسب حال المتلقي هل هو مجرد عايز يسلي وخلاص ولا هو راجل هيبقى من الرواد والدعاء او العلماء القائمين بفرض الكفاية فيما بعد يعني فطبعا قد يجب وقد لا يجب اللي يجب على اللي اراد بس يصلي وخلاص اي صلاة ما تصح به صلاته لو مأموم صلى ثلاث ركعات مع الامام في صلاة الظهر و مش عارف ايه كده الامام ولما سلم الامام سلم معه المأموم وهو ينوم الخروج من الصلاة فمتذكر انه لم يصلي الرابعة فما الحكم الحكم انه كان قريب من الصلاة يعني سلم وافتكر قريبا من التسليم يجلس مرة اخرى ويتم صلاة يرجع الى ما كان فيه وهو الجلوس ويتم صلاةه يعني يقوم لما بقي عليه ويسجد للسه اما لو كان طالث المدة يعني بعد نصف ساعة قالوا له انت صليتها بس يجيب الصلاة من الاول استأنف وماذا لو تذكر عند قوله السلام فقط بدون عليكم لا يكمل عليكم فقال السلام افتكر انه ايه ما صليش غطاء تركعات يبقى دي لغة لغة ملغية يعني و ايه, و ايه و يقولهاش ويكمل صلاته و لسه بعد الصلاة أورد الشيخ الألباني أن قول السلام عليك أيها النبي كان في حياته أما بعد الموت فقال السلام على النبي ورحمة الله بدون ضمير المخاطب لابد أن يكون له سلفا في هذا فإن وجدتم له سلفا نظرنا وإن لم نجد له سلفا فلا اتباع له بدون سلف هل يرفع يديه في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة يعني إن قلنا يدعو يدعو بكل أداب الدعاء هيترك بعض أداب الدعاء ليه لا يترك شيء من أداب الدعاء لو قلنا يدعو يبقى يتأدب بأداب الدعاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله نبينا محمد وعلينا صديق أجمعين الرياض الناس اللي ما